لم يتمال خالد نفسه من الفرحة وكأنه لا يصدق أذني وشعر بأن ما قالته أسيل يجعله يرقص فرحا ثم نظر إلى أسيل ست شهور؟ نعم إن أنجب ذكرا خالد في فرحة ينظر إليها أنا متأكد انه هيكون ذكر عارفه ليه؟ لماذا؟ لأنك وشت الساعد علي أحلى حاجة حصلت لي في زيكولا قال تلك الكلمات وقد غطت السعادة وجهه ثم تحدث إلى نفسه ست شهور يا ربي كن ولد ثم نظر إلى أسيل مجتدا ما تتخياليش أنا فرحان أدئي أنا نفس زوجة الحاكم تولد النهاردة قبل بكرة فعادت أسيل إلى ابتسامتها الدقيقة بعدما شعرت بسعادة خالد بعد ذلك الخبر وقالت أنا أيضا سعيدة لأنك تشعر بالسعادة كنت أعلم أنك ستكون سعيدا هكذا ابتسم خالد ثم نظر خارج العرب عبر النافذة ثم نظر إلى السماء المظلمة والتي كان بها نجم مميز في تلك الليلة يضيء منفرداً بالسماء ومبتعداً عن مجموعة نجوم أخرى ثم طلب من أسيل أن تنظر إلى ذلك النجم الذي أشار إليه شايف النجم اللي هناك ده؟ نعم إنه وحيد ومميز أنا سمي أسيل ثم صمت وتحدث بعد اللحظات لو رجعت البلد يوم أكيد هلاقي النجم ده في السماء <تصفيق> أرى أن الفرح جعلتك رومانسياً ضحك خالد مكملا حديثه ومداعبا لها أكيد النجم مش في جمال أسيل بس هو جميل ومميز زي ما أسيل جميلة ومميزة فحمر وجه أسيل خجلاً وصمطت وثلت تنظر إلى خالد الذي صمط هو الآخر وكأنه هام بفكره وسرح بين أحلامه كانت العربة تسير مسرعة وخالد أسيل بداخلها يتحدثان أحيانا ويصمتان أحاين أخرى وضّلها كذا حتى وصلت العرب إلى البحيرة وتوقفت هناك. فنزل خالد ثم تحدثت إليه أسيل. الأسبوع القادم سنذهب إلى المنطقة الجنوبية. فابتسم خالد وأومأ برأسه موافقا ثم أكملت: أما كسبعة أيام عليك أن تعود إلى عملك هنا لا تضيع وقتا دون عمل. فسألها خالد مدهشاً: وعملك مساعد ليكي؟ ابتسمت أسيل. إن احتجت مساعدتك لي هذا الأسبوع فلن أتردد في ذلك ولكن هنا يساعدني الكثيرون ثم تابعت أترك لك المساعدة في المناطق الأخرى ولذا أمامك أيام لا تضيعها بالجلوس على شاطئ البحيرة اذهب إلى عملك مع صديقك يامن واجلب الكثير من الأجر فابتسم خالد وهز رأسه موافقا تحركت العربة مجددا وخالد ينظر إليها حتى اختفت عن أنظاره ثم اتجه إلى شاطئ البحيرة أمام العربة فواصلت تحركها في أحد الشوارع المنارة بالنيران حتى توقفت أمام بيت كبير تبدو من وجهته الفخامة والثراء وله باب ضخم وقد نزلت أسيل ودلفت إلى داخل البيت المضاء بالشموع والذي امتاز بسقفه العاري وجدرانه المنقوشة من الداخل والأثاث الخشبي والنحاس المطعم بماء الذهب ثم صعدت السلم الداخلي واتجهت إلى حجرتها وألقت بنفسها على السرير المتواجد بها ثم نهضت مجددا وجلست أمام مرآة كبيرة وابتسمت برقه وهي تنظر إلى صورتها بالمرآة وإلى شعرها الأسود الناعم الطويل الذي بدأت تتحسسه بيدها من الأمام إلى الخلف بعدها هامت للحظات وبدأت تتحدث إلى نفسها ما سر هذا الشعور بداخلك؟ وأي شعور هذا؟ هل هو سعادة أم حزن؟ ثم نظرت إلى صورتها مجددا بالمرآة وتحدثت إليها لماذا حزنتي حين علمتي بقرب خروج خالد من زيكولا لا أنا لم أحزن لا حزنتي نعم حزنتي هل تحبينه؟ لا أعلم إنني لم اعرفه سوى أيام قليلة ولكنك أحببته ربما أحببت حديثه وجراءته أو ربما أعجبك اختلافه عن باقي رجال زيكولا البلهاء البخلاء الذين لا يفكرون إلا في جمع ثروة تفديهم من الذبح حتى أنهم يخافون أن يفكروا ويستخدموا ذكاءهم فيقلل ذلك من ثروتهم نعم يعجبني أنه يختلف عن غيره ثم قامت وتحركت إلى نافذة الحجرة وأزاحت ستارها ونظرت إلى السماء وابتسمت حين رأت النجم الذي سماه خالد أسيل وظلت تنظر إليه كثيرا ثم قالت ولكنه سيرحل في اليوم التالي اتجه خالد إلى عمله القديم وهنالك وجد أيام فصافحه وبدأ يعملان في تقطيع الحجارة وقد اندهش أيام من تلك السعادة التي بدت على وجهه وما تبعها من حماسة في عمله حتى سأله خالد أرك سعيدا اليوم هل هنالك شيء ما؟ هل وجدت كتابك؟ لا ولكن لكن في خبر فراحني احتمال أخرج من زكولا بعد ستة شهور بس ستة أشهر فقط كيف؟ يمزك كل احتمال يكون بعد الست شهور بس يامن وهو لا يصدق ماذا تقول يتبقى عشر شهرا على ذلك اليوم لا يا صديقي انها لك سر عرفته ثم اخبره خالد بان زوجة الحاكم ستضع مولودا بعد ستة اشهر وان اسيل اخبرته بذلك فابتسم يامن انا سعيد لك يا خالد ولكن كنت اتمنى ان تبقى هنا انا بحبك جدا يا يامن بس نفسي ارجع لبلدي ثم نظر إليه بحزن وحيرة. بس لو خرجت من زيكولا حاملي، عشان كده لازم ألاقي كتاب سر دافوريك قبل ست شهور الباقين. أتمنى أن تجده وأن تحقق ما تريد. إن أطفال زيكولا سيكونون محظوظين هذا العام إن أقيم يوم زيكولا. فنظر إليه خالد وكأنه يسألها عن السبب. فأكمل يامن إنهم سيشاهدون لعبة زيكولا بعدما لم يشاهدوها المرة السابقة حين هرب الفقيران. خالد في دهشة لعبة زيكولا. رد يامن نعم ثم تذكر أنه لم يحدث خالد عنها من قبل فأكمل حديثه لم أخبرك بها سابقا إنها لعبة التي يقال إن أرض زيكولا قد سميت بهذا الاسم نسبة لها هي في الحقيقة ليست لعبة إنها منافسة وينتظرها الجميع هنا فهي ما تحدد الأفقر بالمدينة خالد وما زال مندهشا إزاي أكمل أيام. قبل يوم زيكولا بعدة أيام يقوم الجنود بجمع الأكثر مرضا وشحوبا بالمدينة يجمعون الكثير من الناس وهنالك يحدد الأطباء من هم الفقراء ومن هم المرضى حقا حتى يتبقى منهم عدد قليل وهنا يأتي دور أسيل الطبيبة وهي من تحدد الثلاث الأكثر فقرا ثم يأتي دور لعبة الزيكولا في اليوم السابق للذبح أي يوم فتح باب زيكولا. ثم صمت قليلا وضرب صخرة بفأسه ثم أكمل حديثه لعبة الزكولة تكون أمام الجميع وهي ببساطة قرص خشبي يدور بسرعة معينة وبه ثلاثة اسهم تنطلق من ذلك القرص ويقوم نحة زيكولا بنحت تمثال لكل فقير من الفقراء الثلاثة ويوضع هذا التمثال على بعد أمطار أمام قرص السهام وعلى كل فقير أن يختار ثلاث أماكن في تمثاله كي يحميهم من السهام ومن يصيبه أكبر عدد من السهام يكون هو الفقير المختار وهكذا لا يظلم أحد في زيكولا ومن الاخترع دي. لا أعلم فقد وجدناها منذ ولدنا إنها تجعل كل فقير مسؤول عن حياته وعن قدره ربما يكون هناك فقير قد اختير في أيام كثيرة من أيام زيكولا ولكنه ينجح في اجتياز لعبة زيكولا وهذا قدره هي سهلة دي؟ في الحقيقة أراها أسهل ما يمكن والكثير منا يتنبأ بالأماكن التي تصيبها السهام ولكن حين يصيبك الغباء فإنك لا تستطيع تحديد تلك الأماكن وتحمي مناطق أخرى من تمثالك ثم عليك أن تحافظ على ذكائك حتى تجد كتابك وترحل عن هنا ولهذا هيا واصل عملك ثم ابتسم وأكمل ما رأيك في منافسة كبيرة في تكسير الصخور أيها السعيد مرت الأيام يوما بعد يوم وخالد يذهب إلى عمله لتقطيع الاحجار ويعود إلى البحيرة ليلا ويجلس أمامها لبعض الوقت ثم يغلبه النعاس متاثرا بإرهاقه أما أسيل فكانت تواصل عملها في مداوات المرضى ثم تعود إلى غرفتها وتظل تنظر إلى السماء عبر شرفتها تبحث عن ذلك النجم أسيل وقد عمدت ألا تذهب إلى البحيرة في تلك الأيام حتى تتأكد من حقيقة مشاعرها تجاه خالد ورغم الصراع الذي كان يشتعل بداخلها ما بين الرغبة في الذهاب إلى هناك او المكوث بحجرتها إلا أنها فضلت البقاء بحجرتها حتى مر الأسبوع وجاء يوم ذهابها إلى المنطقة الجنوبية فاتجهت بعربتها إلى البحيرة حيث كان خالد في انتظارها فسألته في ابتسامة مساعدي هل أنت مساعد للعمل؟ فاتسم خالد نعم ركب خالد العرب مع أسيل وبدأت العرب في التحرك فسألت اسيل بعدما وجدت بعض الأوراق تظهر بين أغراضه ما هذا؟ فكرت اني أسجل بعض الأحداث هنا في زيكولا وماذا كتبت؟ في الحقيقة ما كتبتش إلا حاجات ليلى فجذبت أسيل الأوراق وقالت سأرى ما كتبت حتى الآن حتى وجدت تلك الكلمات التي كتبها عنها خالد وأنها حورية زيكولا فاحمر وجهها خجلاً. ونظرت إليه بطرف عينها دون أن تنطق فشعر خالد بالحرج بعدما قرأت أسيل كلماته فضحك مداعبا لها لا دي أسيل نجمة السماء فضحكت أسيل ثم قالت إنني لم اقل شيئا ثم صمتت وبدأت تقرأها من جديد وظلت تقرأها وتكررها أكثر من مرة في سرها حتى قطعها خالد انا عرفت عن لعبة زيكولا. ألم تكن تعرف عنها حتى الآن؟ لا اللي كنت اعرفه انك مسؤول عن اختيار أفقر ثلاثة بالمدينة نعم فأنا طبيبة الحاكم انت بتعرف الأفقر إزاي؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اجابتي كلمة واحدة الخبرة حين ينتهي أطباء زيكولا من عملهم يتبقى عدد قليل لإختار من بينهم الأفقر قد يكون هنالك المريض حقا وبالطبع ان شككت بذلك أعدته إلى دياره وللحق في ذلك دون أن يراجعني أحد أما الفقراء فشعوبهم مميز وأستطيع بخبرة أن أميز الأفقر منهم وهنا الفقير بيمتلك كم وحدة ذكاء تقريبا إنها مسألة نسبية قد يمتلك شخص عشر وحدات وقد يكون هناك من يمتلك أقل منه وقد يمتلك ألف وحدة ولكنه يكون الأقل فيكون الأفقر أنت تقدر تعرفي أن أمتلك كم وحدة؟ فابتسمت أسيل ثم وضعت يدها على جبينه تمتلك ما بين ثمانمائة وتسعمائة وحدة فننتقى خالد خائفا بس ابتسمت أسيل كي تطمئنه إنه ليس بالقليل بس الكل هنا بيقول علي غني نعم ولكن هنا من يخبرك بأنك غني فقط أي أنك لست فقيرا عادة الفقراء هنا يمتلكون مئة وحدة أو أقل وعليك أن تتخيل كيف يصلون إلى تسعمائة وحدة إن كانوا يوفرون باليوم بعد احتياجاتهم الضرورية وحدة او وحدتين قد يحتاجون عاما أو اثنين أو ثلاثة كي يصلون إلى ذكائك في الوقت الذي تكون أنت به قد عفت ذكائك وأصبحت تملك ضعف تلك الوحدات إن عملت بجد في تلك الفترة من الزمن وهكذا تظل غنيا في نظرهم فتذكر خالد شيئا ثم سألها ولكن الفقير اللي الدبح المرة اللي فاتت كان بيمتلك بالضخم إزاي يكون فقير؟ وكان ممكن يبيعه مقابل تمام كبير ربما حاول أن يبيعه بالفعل ولكن ماذا لو لم يتقدم أحد لشرائه بالطبع سيفقد قيمته وقتها حين يقترب يوم زيكولا يخشى الجميع أن يفرطوا في وحدة واحدة من ذكائهم ربما إن علموا بخبر مولود الحاكم فلن يشتري أحد أي شيء حتى ذلك اليوم بعدها سالها خالد مداعبا لها وأسيل الجميلة تمتلك كم وحده ضحكت أسيل أسيل تمتلك الكثير أكثر مما تتخيل مر الوقت وصائق العرب يأمر الحصان أن يسرع وخالد واسيل يكملان حديثهما داخل العربة حتى وصلت العربة إلى منطقة الجنوبية وقد نزل خالد من العربة حاملا أغراضه وحقيبة أسيل فوجدت تلك المنطقة تختلف عن المنطقة التي يقطن بها وعن منطقة الحاكم فكانت مبانيها صغيرة تتكون من طابق واحد وكانت المباني قليلة ومتلاصقه والشوارع بها الكثير من الاحصنه والحمير وما نتج عن ذلك من روث الحيوانات ثم نظر فوجد آلات زراعية قديمة ثم تحدثت أسيل قائلة لا تندهش إنها المنطقة الجنوبية منطقة الزراعة بزيكولا الجميع هنا مزارعون ويعملون بأراضيهم ويمدون زيكولا بالقمح والأرز وباقي المحاصيل وكل أنواع الفاكهة ثم أكملت اليوم ستساعدني لن تستمتع بالراحة كيوم منطقة الحاكم فابتسم خالد حاضر سارت أسيل ومعها خالد يحمل حقيبتها في أحد شوارع تلك المنطقة ثم دخل أحد البيوت وكان كباقي البيوت مكونا من طابق واحد لا أكثر وهنالك استقبلتهما سيدة تقترب من الخمسين من عمرها ثم صاحبتها إلى حجرة من البيت حيث كان يرقد زوجها. وساقه اليسرى مضمضة فنظرت أسيل إلى خالد خالد أريدك أن تساعدني بأن أبدل تلك الضماده دون أن أحرك الجبيرة او أن أسبب له ألما فابتسم خالد، ثم قام برفع قدم ذلك الرجل، وثبتها على ذراعه، وبدت أسيل تفك تلك الضماده القديمه، وخالد ينظر إلى ما تفعله حتى أخرجت ضماده جديدة من حقيبتها، ثم أخرجت مادة عشبيه خضراء اللون ولزجة، وضعت القليل منها على ساق ذلك الرجل، ثم بدأت تلف الضماده حول جبيره ساقه، حتى سألها الرجل متى أعود إلى عملي؟ فأجابت أسيل. إن عظام ساقك لم تلتئم بعد إنها ما زالت تؤلمك أليس كذلك؟ بلى ولكن يجب أن أعمل لم أعمل منذ شهر وأشعر أن ثروتي تقل ويجب أن أعوض ذلك عليك أن تصمد حتى تلتئم عظامك ثم تعوض ما فاتك من عمل في أيامك القادمة ثم نظرت إلى خالد هل رأيت يا خالد كيف ألف الضماده؟ ايوه أيها بسهلة حسنا عليك أن تكملها حتى أعود إليك هنا فتى مريضة سأطمئن على حالتها وأعود حسنا بعدها طلب خالد من ذلك الرجل الذي يثبت قدميه في وضعهما ثم بدأ يكمل لف الضماضة حول ساقه كما كانت تفعل أسيل فرأته أسيل يفعلها ببراعة فتركته وغادرت كما أخبرته وظل خالد مع الرجل المصاب يلف الضماضة حتى انتهى ثم سأل الرجل أنت عايش مع زوجتك فقط؟ نعم وأولادك فين؟ رد الرجل في حزن إنهم كبار الآن لقد تركوني بعدما قسمت عليهم أرضي قسمت عليهم أرضك؟ نعم فقد اجبروني على ذلك وتعدوا علي أكثر من مرة واقسموا أن يقتلوني إن لم أعطهم تلك الأرض إنهم مثلنا يخشون الفقر وبعدما أخذوا ما أرادوا تركوني فهم سخالد إلى نفسه لا رحمة في زيكولة حتى فوجئ بامراه تدخل فجأة وتصرخ سائله. أين الطبيبه أسيل؟ رد خالد إنها ستأتي بعد قليل لماذا تريدينها؟ أجابت المرأة وهي تبكي ما ابني قد مرض فجأة ويبدو أن مرضه شديد وأخشى أن يموت قبل أن تأتي الطبيبة فنطق الرجل وأشار إلى خالد إنه مساعدها ويبدو أنه ماهر مثلها فنظر اليه خالد وقد رفع حاجبيه لا أنا مش ماهر وأنا مش طبيب اصلا فجذبته السيدة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 حتى وصل إلى بيت المرأة والذي كان بسيطا ويوجد بمنتصفه حوض كبير مليء بالماء ثم دخلا إلى حجرة صغيرة يرقد بها الطفل فاقدا وعيه على سرير صغير وخالد لا يعلم ماذا يفعل ويحاول أن يقول أنه ما زال مساعدا جديدا لأسيل ولكنها لم تدع له فرصة أن يقول شيئا وتصرخ إن ابني سيموت إنه لم يكمل العشرة عوام وخالد يقف حائرا وينظر إلى الطفل دون أن يتحرك والمرأة ما زالت تصرخ إنه يعمل بجد لا يمر يوم إلا ويعمل رغم سنه الصغير لا تهمه حرارة الشمس كل ما يهمه هو عمله حتى نظر خالد فجأ إلى الطفل حين سمع صرخات أمه وتذكر أن الشمس ذلك اليوم كانت شديدة واقترب من الطفل فوجد جلده جاف للغاية وحين لامس جبينه وجده ساخنا جدا ووجد الطفل يهذي بكلمات غير مفهومة فقام خالد بحمل الطفل واتجه به إلى ذلك الحوض الذي يوجد بمنتصف البيت ووضعه بملابسه في هذا الحوض. وقد اندهشت أم الطفل مما فعله خالد، ولكنها تركته يمضي فيما يفعله حتى سألها: في ماي ابرد من ماء الحوض؟ لا، ولكنني قد اشتري ماء بارد من جيراني. ثم خرجت مسرعة فأكمل خالد عمله وأخرج الطفل من الماء ثم وضعه مرة أخرى حتى عادت أمه.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 وظل هو بجوار الطفل والذي ما زال فاقدا لوعيه وأمه ما زالت تصرخ ويحاول أن يهدئ من روعها ولكنه فشل في ذلك حتى أتت أسيل وقد وجدت خالد يجلس على ركبتيه بجوار الطفل الذي يرقد عاريا على أرضية الحجرة فسألته في لهفه ماذا فعلت؟ لماذا تضعه على الأرض هكذا؟ وماذا بلل هذا الفتى؟ كان سخني جدا وشكيت انه تعرض لضرب الشمس فبدات أسيل تفحص الطفل والأم ما زالت تبكي بجوارها حتى فوجئت بالطفل يفتح عينيه ويبحث عن أمه قبل أن تقوم أسيل بعمل أي شيء فوضعت أسيل يدها على جبينه ثم سألت خالد هل كانت حرارته مرتفعة عن ذلك؟ فوضع خالد يده فوجد حرارته قد انخفضت ولم يعد ساخنا كما كان فابتسم فرحا أيوة كان سخن عن كده كتير فاتسمت أسيل ثم نظرت إلى أمه إنه بخير الآن ثم أخرجت زجاجة من حقيبتها واعطتها لأمه وأمرتها أن تعطيه منها كل يوم حتى يصبح صحيحا فشكرتها على ذلك ثم اتجهت إلى خالد وشكرته وأخبرته بأنه طبيب بارع فضحك أنا مش طبيب صدقيني. كم تريد؟ لا أنا مش عاوز حاجة ثم نظر إلى أسيل أعطي أجر الطبيب فقط فقالت أسيل لا أنا لن أخذ شيئا سوى ثمن دواء أما غير ذلك فهو لك لست أنا من أنقذه وأنا مش عايز اي مقابل كفاية إنك اشتريت المياه البارده فشكرته السيدة مجددا ثم تاملته لبعض الوقت وظلت صامته حتى اندهش خالد وغادر بعدها مع أسيل والتي سألته خالد هل أنت طبيب؟ لا والله كيف؟ في المرة الأولى أنقذت الفتى من الغرق وقلت أنها دورة إسعاف واليوم ربطت الضمادة بورائها ثم أنقذت طفلا آخر لم أكن أستطيع فعل ما فعلته هي صدفة بس أنا كنت صغير وكنت بلعب مع واحد من صحابي وفجأة ولد أغمى عليه مننا وكان سخن زي الطفل ده ووقتها شفت الطبيب وهو بيعمل شبه اللي أنا عملته كده وقال إنها ضرب الشمس فلما لقيت الطفل النهاردة وأمه قالت بالصدفة إنه بيعمل في الشمس افتكرت نفس المشهد القديم في بالي. ولما تأخرتِ قررت إني اغامر لحد ما تيجي، وقلت لنفسي أكيد مش خسر حاجة، بالعكس يمكن الدقايق دي تفرق في حياته، والحقيقة ما كنتش عارف النتيجة، لكن التوفيق كان معايا والولد فائت، الحمد لله. صمت اسيل ثم قالت مبتسمة: يعجبني ذكاؤك يا خالد. اليوم أثبتت أنك خير مساعد لي، ولكن لماذا لم تأخذ أجرك هنا ايضا من السيدة؟ وأنت تستحق ذلك. دعم الخير وكان لازم أعمله، مش كل حاجة لازم أخذ وصلها مقابل. يا زيكولة دي ما فيهاش حد يعمل خير أبدا كان يجب أن تأخذه فإنك قد استخدمت ذكائك والذكاء ثروتك وحين تفكر بذكاء بالطبع يؤخذ من تلك الثروة آه أنا عرفت لي ما فيش حد بيفكر في زيكولا. ولكن أنا مش محتاج مقابل لإنقاذ إنسان حسنا يمكنك أن تذهب الآن لتبحث في تلك المنطقة عن كتابك وأنا سأزور بعض المرضى من السيدات ثم انتظرك في العربة حتى تعود بدأ خالد بحثه في تلك المنطقة واندهش حين تذكر حديث يامن عن كبر زيكولة فمناطقها ليست بكبيرة كما صورها له ولكنها تحتاج فقط إلى وسيلة تنقله من منطقة إلى أخرى كانت المنطقة الجنوبية تمتاز بكثرة الأراضي الزراعية والتي مر عليها خالد وراء المساحات الشاسعة المزروعة بالقمح ومحاصيل أخرى واندهش كيف تكون تلك الزراعات بالأراضي الصحراوية ولكنه تذكر شيئا مهما لم يخفله وهو عمل أهل زيكولا الذي يجعلهم يزيلون جبلا إن أرادوا حتى لا يذبحوا وقد بدأ يسأل الناس عن ذلك الكتاب وعن الشخص الذي يشبهه ولكنه يكبره سنا ولكنه كما توقع كلما سأل أحدا لم يجبه ولم يعرف عن أي كتاب يتحدث وقد سخر منه البعض حين سمعوه يسألهم عن ذلك الكتاب ولكنه لم يستسلم للياس وواصل سؤاله لكل من يقابله وسأل من يعملون بالأراضي عن الكتاب وعن صاحبه ولكنهم لم يعرفوا أيضا حتى جلس أسفل شجرة وأخرج أوراقه وقلمه وكتب في أعلى الصفحة المنطقة الجنوبية ثم كتب أسفلها يبدو أن المنطقة الجنوبية هي الأخرى لا يوجد بها هذا الكتاب أو صاحبه ولا يعلم أحد من أهلها عن سرداب فوريك أما ما أدهشني في تلك المنطقة هو اهتمامها المميز بالزرعة وعدم اهتمامها بغيرها هناك باقي مناطق زيكولا التي رأيتها الكل يعمل بجد ولا يضيعون وقتهم. فقد صنعوا من الصحراء تربة خصبة وهذا ما جعلني أعرف لماذا لا تحتاج زيكولا أن يفتح سورها. إنها تعتمد على أبناء زيكولا في كل شيء ولا تعتمد على البلاد الأخرى في شيء. هنا المنطقة الجنوبية تنتج المحاصيل الزراعية التي تكفي زيكولا والمنطقة الشرقية التي اقطن بها تمتاز بالصناعة وخاصة. الصناعات التي تحتاجها زيكولا مثل صناعة الطوب للمباني وصناعة الملابس وصناعات أخرى والمنطقة الغربية كما أخبر يامن توجد بها سوق كبيرة يمكنك أن تشتري أي شيء من صناعة وإنتاج أبناء زيكولا إنهم يحققون اكتفاء ذاتيا في كل شيء بسبب عملهم وخوفهم من الفقر وهذا ما جعلهم يشعرون بأن زيكولا أقوى البلدان الموجودة في هذا العالم وأعتقد أنني أوافقهم على ذلك فقوتهم تعني عدم اعتمادهم على أحد حتى توقف عن الكتابة حين وجد السيدة التي انقذ طفلها تقترب منه فاندهج من ذلك حتى اقتربت وسالت هل تبحث عن رجل طويل وعريض مثلك ولهجته غريبة مثلك أيضا ولكنه أكبر سنا فأجابها خالد في لهفه نعم انت تعرفيه لقد ذكرتني اليوم بيوم مر من اعوام طويلة كنت وقتها في السابع عشر من عمري وكنت أعمل بالمنطقة الشمالية حتى قابلت رجلا يشبهك ولهجته مثل لهجتك وزوجته كانت تختلف عن نساء زكولة وقد قدم إلي معروفا مثل ما فعلت اليوم وأقنعني بأن أعود للعمل هنا فسألها خالد مجددا في لهفه يعني هو في المنطقة الشمالية؟ لا أدري أين هو الآن لكنه كان هنالك منذ عشرين عاما أتمنى أن تجده هناك ثم ابتسمت وأكملت حين انتهيت من إنقاذ ولدي تذكرته حين رأيتك بعدما غادرت أخبرني رجل بأنك تبحث عن رجل غريب به تلك الصفات ولكنك سألت الكثير ولم تسألني أنا أنا من خوفي على ابنك نسيت اسالك ثم سألها مجددا انت متأكدة من كلامك عن الراجل ده أجل إنني أتذكره جيدا كان مع كتاب تكلم عن سدفوريك لا أدري فقد قلت لك عما أعرفه ولكن نصيحتي لك ألا تضيع وقتك بالبحث هنا هنا الجميع يعملون بالزراعة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 وغادر مسرعا إلى عربة اسيل يجري فرحا. يريد أن يبلغ اسيل بذلك الخبر وذلك الأمل الذي سطع من جديد حتى وصل إلى العربة فلم يجد أسيل بها ظل خالف انتظار اسيل ويشعر قلبه بقرب خروجه من زيكولا. ويتذكر كلام تلك السيدة ويبتسم ويحدث نفسه بتلك الصدفة وأن تكون من تخبره بذلك سيدة انقذ طفلها من الموت ثم فكر في ذلك الرجل الذي يشبهه وزوجته كما قالت السيدة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 أنا لقيت أمل جديد ثم أخبرها بما أخبرته به أم الطفل واختتم حديثه حين ركب العربة وسألها احنا هنروح المنطقة الشمالية امتى فصمتت أسيل قليلا ثم نظرت إليه وقالت أنا لا أذهب إلى المنطقة الشمالية الجزء الحادي عشر اندهش خالد وسأل أسيل على الفور لا تذهبي؟ ليه؟ صمتت أسيل مجددا ثم نظرت عبر نافذة العربة التي بدأت في التحرك وكأنها تتذكر شيئا ثم نظرت إلى خالد وتحدثت بصوت هادئ لقد أخذت وعدا من قبل ألا اذهب أذهب هناك وعد؟ نعم تذكر أنني أخبرتك بأني دخلت إلى زيكولا بين الأسرة والعبيد حتى اشتراني رجل حكيم علمني الطب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 والسبب السبب حين سالته عن ذلك لم يقل لي سوى انها ارض كسالى زيكولا ولم يخبرني شيئا اخر حتى موته وانا ما زلت احافظ على وعدي وانا على يقين انه محق في ذلك ثم تابعت بعد الصمت لم اجد في حياتي من يحبني قدر ذلك الرجل صمت خالد منتهشا وبدا الحزن على وجهه واثر ان يكمل صمته وكانه يفكر ماذا سيفعل حتى ابتسم ونظر الى اسيل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 فابتسم خالد وضحك. لما أرجع مصر هشتغل دكتور. ضحكت أسيل وواصل خالد مداعبته لها. وأكملا حديثهما عن أرض زيكولا وعن ذلك الطفل الذي أنقذه من ضربة الشمس، وذلك الرجل المصاب الذي ضربه ابناؤه واخذوا أرضه. حتى وصلت العربة إلى البحيرة فنزل خالد وودع أسيل التي سألته متى ستذهب إلى المنطقة الشمالية؟ صمت خالد مفكرا مش عارف. أحاول يكون في وقت قريب عليك أن تخبرني قبل أن تذهب وإن كتبت شيئا آخر عن أسيل النجم لابد لي أن أقرأه ثم أمرت سائق العربة أن يتحرك فضحك خالد ثم اتجه إلى الشجرة التي يجلس بجوارها دائما ظل خالد كعادته يفكر يفكر فيما أخبرته به أم الطفل وذلك الرجل الذي يشبهه ويتذكر الصورة التي أعطاها له جده يوم نزوله السرداب وضاعت مع أغراضه هناك صورة أبيه وأمه تداعبه أحلام اليقظه بأن يعود مرة أخرى إلى بلده ومعه أمه وأبوه بعد سنوات كثيرة ويبتسم حين يتخيل فرحة جده بذلك والتي قد تقتله ثم يعود ليتذكر حدث أسيل وذلك الوعد الذي أخذته بأن لا تذهب إلى منطقة الشمالية وقولها بأنها أرض الكسالة ويسأل نفسه متعجبا كيف يعيش الكسالة بزيكولا؟ حتى غلبه النعاس بعدما حل به إرهاق ذلك النهار مر الليل سريعا وأشرقت الشمس ونهض خالد من نومه قرر أن يذهب كعادته إلى عمله مع يامن يريد أن يعلم الكثير عن المنطقة الشمالية حتى وصل إلى هناك وزاد ضيقه حين وجد من يأخذون منه وحدتي ذكاء كل يوم فأعطاهم ذلك ثم أكمل سيره حتى وجد يامن الذي سأله على الفور هل وجدت كتابك؟ للأسف لسه بس في أمل اني الاقيه في ستة قالت انها قابلت راجل لي نفس صفات صاحب الكتاب من عشرين سنة عشرون سنة وتريد أن تجده هو صعب بس لازم أتمسك بأي خيط يدلني على الكتاب علشان كده لازم أروح المنطقة الشمالية المنطقة الشمالية؟ أيوه انت وعدت حد انت كمان انك ما تروحش هناك؟ <تصفيق> لا لقد ذهبت إلى هناك مرة من قبل أتمنى ان ذهبت إلى هناك ان تعود سريعا زادت الحيرة على وجه خالد ايه اللي هناك؟ فجلس يامن ثم جلس خالد بجواره حتى تحدث يامن أهل زيكولا لا يعلمون ان تلك المنطقة تختلف كثيرا عن باقي مناطق زيكولا فسأله خالد وكأنه لا يفهم شيئا إزاي؟ سأخبرك أرض زيكولا هي ارض العمل الجميع هنا يعملون ويكسبون أجورهم مقابل عملهم أما تلك المنطقة فإنها تجمع كسالى زيكولا. ولهذا ستجد صعوبة حين تذهب إلى هناك عليك كان تسأل كل شخص لأن الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم ثم أخذ نفسا وأخرج زفيرا وأكمل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 وقد أشار إلى من يأخذون تلك الوحدات مقابل حمايتهم فرد خالد أيوة إنهم من المنطقة الشمالية التي تريد أن تذهب إليها هم يعيشون هنالك هكذا فضلوا أن يستغلوا قوتهم في كسب ثروتهم فانتشروا في باقي أرض زيكولا، أما النساء هناك فاثرن استغلال جمالهن ثم صمت ونظر إلى خالد وأكمل أنت تعلم كيف تجني امرأة ثروة من جمالها دون تعب وخاصة أن هنالك الكثير من الأثرياء الكسالة إنها أرض الرزيلة يا صديقي صمت خالد حين سمع ما قاله يامن وابتسم حين تذكر وعد أسيل وأنها على حق في ذلك ثم زاد ضربات قلبه حين تذكر أن صاحب الكتاب أبيه قد يكون بتلك المنطقة حتى قطع يامن تفكيره إنها بعيدة عن هنا كثيرا فكيف ستذهب إلى هناك؟ أم الطبيبه ستساعدك؟ لا سيل ساعدتني بما فيه الكفاية قل لي يا يامن منين أقدر أستأجر حصان قوي لمدة ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام قد تكلفك قرابة الخمسين واحدة مش مهم أقدر أعوضهم بعد كده أنا قررت اني هروح بكرة المنطقة الشمالية عاوز أستغل كل يوم هنا في زيكولا فابتسم يا يامن حسنا دعني أوفر لك حصانا قويا وسأرشدك نحو الطريق إلى المنطقة الشمالية وأتمنى أن تجد كتابك هناك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 إنني أتحمل مسؤوليته حتى تتعود لو علم صاحبه أنك ستذهب إلى المنطقة الشمالية لما أعطاني حمارا ضحك خالد ثم امتطى ظهر الحصان وكاد يأمره أن يتحرك حتى صاح يامن انتظر ثم أخرج ورقه بيضاء وعليها بعض الخطوط السوداء وتحدث إلى خالد ترك خطوط بدائية رسمتها للطريق نحو المنطقة الشمالية ثم اشار إلى خط أسود طويل يخرج من مربع قد رسمه هذا المربع هو منطقتنا وذلك الخط هو الطريق الذي تسلكه حين تخرج من هنا حتى تصل إلى تلك المنطقة فابتسم خالد مجددا وأخذ منه الورقة ووضعها بين أغراضه أشكرك يا يامن بجد أشكرك يا صديقي بعدها أمر خالد حصانه أن يتحرك وبدأ يتحرك ببطء حتى أسرع رويدا رويدا في طريقه إلى بيت أسيل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 إني أشرد مع نفسي كثيرا ثم نظرت إلى حصانه. هل اشتريت حصانا لا أنا أكجرت وزي ما وعدتك إني أشوفك قبل ما أروح هناك، أنا قدامك هون ابتسمت أسيل ثم سألت هل ستذهب إلى المنطقة الشمالية الآن؟ أيوة خالد هل ستعود إلى هنا إن وجدت كتابك أو أبيك؟ فنظر خالد أمامه في صمت لبعض الوقت وابتسم أكيد لازم ارجع ثم أكمل مداعبته لها ديا من اترني لو مرقعتش عشان الحصان ضحكت أسيل وضحك خالد ووصلا تحركهما في طرقات زيكولا وخالد على حصانه يسير بجوار عربتها والتي تجلس بجوار نافذتها كمن تجلس أمام نافذة غرفتها حتى وصلا إلى أطراف المنطقة الشرقية فنطقت أسيل بعدما أشارت إلى طريق ممهد هذا الطريق يقودك إلى المنطقة الشمالية فابتسم خالد ثم نظر إليها أتمنى اني ألأ الكتاب وارجع لهنف أسره وقت. ثم امر حصانه أن ينطلق نحو ذلك الطريق وأسيل تنظر إليه بينما تسير عربتها في طريق آخر وتبتسم حين تجد شعر خالد الطويل يتطاير مع الهواء وجسده القوي يمططي ذلك الحصان ببراعه وكأنه ولد فارسا حتى اختفى عن أنظارها فأغمضت عينها وتمنت أن يحقق ما يريده أما خالد فوصل طريقه نحو المنطقة الشمالية يريد أن يصل إلى هناك في وقت قليل يحفز حصانه أن يسرى ثم يخرج تلك الورقة التي أعطاها له يامن، وينظر إليها وإلى خطوطها ثم يواصل سيره مجددا وكلما يحل به التعب ينال القليل من الراحة فيوقف حصانه ويرتجل ويشرب القليل من الماء ثم يكمل طريقه نحو تلك المنطقة بدأت الشمس في المغيب وحل الليل حتى وصل خالد إلى أطراف المنطقة الشمالية فارتجل وصار على قدميه وحصانه يسير بجواره واندهش حين رأى بيوت تلك المنطقة وتنوعها ما بين ما هو فخم للغاية وما هو متواضع ويبدو عليه الفقر وأكمل مسيره بين شوارع تلك المنطقة وزادت دهشته من الصمت الذي يسودها حتى زالت تلك الدهشة سريعا حين توغل في شوارعها فوجد الكثير من الناس يلهون ويمرحون ويتراقصون مع انغام الموسيقى التي غطت ضواحي تلك المنطقه وتذكر كلمات يامن عن فتياتها حين راى زيهن الذي يختلف عن زي باقي فتيات المناطق الأخرى فقد كان أكثر عراء واغراء وواصل سيره حتى وجد مكانا يجتمع به الكثير من الناس فاقترب منهم فوجد نزالا بين اثنين من الاقوياء وسمع أحد الأشخاص بجواره يقول لآخر لقد رهنت بخمسة عشر وحدة على هذا الرجل وأشار إلى أحدهما فاندهش خالد وأكمل سيره حتى بدأ يسأل أحد الفتيان عن الرجل الذي يبحث عنه فلم يجبه وسأل غيره فلم يجبه هو الآخر وسأل الكثيرين من الناس فلم يجبه أحد وظل يسير بين هؤلاء الناس الذين تنبعث من افواههم رائحه النتنه ويترنحون فادرك انها رائحه خمر وبين ضحكات فتيات الليل المدلله التي تملا كافه الاركان حتى جلس بجانب الطريق وبجواره حصانه ففوجئ بشخص ضخم ياتيه ويطلب منه عشر وحدات من الذكاء مقابل ان يحميه هو وحصانه والا سياخذ ذلك الحصان منه فصمت خالد قليلا ثم وافق وحدثه سأعطيك ما تريد وحدتين اضافيتين مقابل أن أترك الحصان عندك حتى أعود لاخذه غدا فوافق الرجل وأعطاه خالد الحصان كي يكون أكثر حرية ووصل جلوسه ومراقبته لأهل تلك المنطقة من بعيد حتى مر الليل دون أن يغفو له جفن في صباح اليوم التالي ظل خالد منتظرا أن يرى احدا يسأله فلم يجد ما أراده وكان المدينة أصبحت مدينة الموتى الشوارع خاليه يسودها صمت رهيب فنهض وبدأ يتحرك ويتجول بشوارعها علّه يجد أحدا ولكن دون جدوى، فأكمل مسيره حتى جلس بمكان آخر واخرج أقلامه وأوراقه وبدأ يكتب وهو يتحدث بصوت مسموع المنطقة الشمالية أرض كسالة ثم كتب تحتها إنها المنطقة الرابعة التي أزورها في زيكولا. بعد يوم الأول هنا، تأكدت أنهم يختلفون عن باقي أهل زيكولا. هم لا يعملون كما اخبرني يامن، وحياتهم بالمساء كما رأيت بالأمس. الكثير منهم وارثوا، فلا يعملون ويمرحون ويشربون ويتراهنون. أما الفقراء منهم، الفتى يجد ثروته في قوته، فيستخدمها لتحقيق ثروته من الذكاء، والفتاة. تجد ثروتها في أنوثتها وجمالها فتستخدم ما تملكه في تحقيق ثروة دون عناء ثم صمت مفكرا وتوقف قليلا عن الكتابة ثم أكمل مجددا أرأنا الكثيرين من تلك المنطقة سيكونون ضحايا الذبح قريبا فالقوي سيضعف ذات يوم والجمال سيذهب مع الوقت ثم ضحك وتوقف عن الكتابة مجددا وحدث نفسه بقيت فيلسوفيا خالد زيكولا غيرت في كثير.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 وبدأت الموسيقى من جديد وخرجت الفتيات إلى الخارج كل فتاة تحاول أن تجذب رجلا إليها حتى امتلأت الشوارع بالأشخاص في تلك المنطقة التي تواجد بها خالد فبدأ يسأل هذا وذاك عن ذلك الرجل الطويل العريض صاحب الكتاب واقترب ليسأل كبار السن ربما يعرفوه حين كان هنا منذ عشرين عاما ولكن لا فائدة وبدأ الياس يدق قلبه وكانه لن يجد هذا الرجل ابدا وصار والحزن على وجهه حتى سمع صوت من خلفه يناديه أنت فالتفت خالد اللي يجد فتاة يشعر أنه قد راها من قبل حتى تذكر أنها الفتاة التي قابلها يوم زيكولا وطلبت منه أن يرافقها ورفض ولكنها اليوم أكثر عراء فاندهش حين وجدها انت نعم أتذكرني نعم حسنا عليك أن تأتي معي أجي فين؟ فجذبته من يده ثم دخلا إلى مكان مجاور لضاءته خافتة وبه الكثير من الناس كل رجل يجلس مع فتاة فبدأ الشك يتسرب إلى قلب خالد حتى سألها تعوز مني أنا ثم صمتت وأكملت نك الرجل الوحيد الذي رفض أن يصطحبني من قبل ولهذا أجدد عرضي لك ثم أكملت إنني هنا أفعل ما يحلو للرجال مقابل الكثير من الوحدات ولكنني لا أريد منك شيئا سأستحقك الليلة دون مقابل فنهض خالد غاضبا وأنا مش موافق أنا مش زي لبي يقولك هنا ثم تحرك ليغادر فجذبته ليجلس وسألته هل تعجبك فتاة أخرى؟ فرد خالد منفعلا لا ثم سألها انت عايش حياتك كده ازاي؟ فضحكت الفتاه ساخره حياتي ما بها زيت بقي نفسك لاي حد ضحكت الفتاه مجددا ثم تناولت كوبا به خمر وكيف اعيش في زيكولا أيها الوسيم كيف أحصل على الذكاء الثروه من الذكاء اعملي زي بقيه بنات زيكولا اللي بيعملوا بشرف في المناطق الاخرى انت ما فكرتيش لما جمالك يروح هتقدري تحصلي على ذكائك إزاي؟ ضحكت الفتاة وقد بدا تأثير الخمر عليها وقد ثقل لسانها وقتها سأكون حققت مخزونا كبيرا من الثروة أما بنات زي كل فيعملنا ثم تبعت وأنا أيضا أعمل وكلانا يحصل على أجره هيا ينتهز الفرصة قبل أن يضيع جمالي إن الكثيرين في الخارج يتمنون أن يجلسوا مكانك ايها الوسيم فظهر الغضب على خالد وكانه فقد امله في حديثه معها وصح غاضبا بها مثلك عار على زيكولا ثم نهض وتحرك بعض خطوات مبتعدا عنها فصرخت غاضبا عار انني افضل حالا من آخر اعرفه قتل اباه كي يرثه ثم هدا صوتها ووضعت راسها على المنطقه التي امامها من تأثير الخمر ثم همست بصوت سمعه خالد وفي النهاية لم يرث سوى كتاب اللعين احتفظ به أبوها أكثر من عشرين عاما ثم أغمضت عينيها الجزء الثاني عشر توقفت قدما خالد عن الحركة واتسعت حضاقتا عينيه وزادت ضربات قلبه حين سمع كلماتها وعاد إليها مسرعا وسألها في لفة أنت ألتيه؟ فوجدها قد وضعت رأسها على الطاولة وغابت عن الوعي فسألها مجددا أصح بها ولكنها لم تجبه فحاول أن يجعلها تفتح عينيها وأن تكرر ما قالته مرة أخرى ويضرب بيده على الطاولة حتى تفيق ولكن دون جدوى حتى أمسك برأسها وأعادها إلى الخلف ثم جلس أمامها ففتحت عينيها ببطء ونظرت إليه في ذهول فسألها انت قلت إيه في آخر كلامك؟ فابتسمت ونظرت إليه كثيرا ثم سألت من أنت أيها الوسيم؟ فنهض خالد وسأل نادلا أين يجد غرفة خالية فأشار النادل إلى باب إحدى الغرف فأسرع خالد وحمل الفتاة على كتفه والتي ضحكت برعونة حين قام بحملها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 وعاد به إليها وسكبه بالكامل فوق رأسها حتى صرخت من برودة الماء ثم سالها افتكرت أنا مين؟ فنظرت إليه دون أن تجيب فأسرع مجددا وحمل إناء آخر وسكبه فوق رأسها فصرخت تذكرتك؟ أرجوك لا حاجة لمزيد من الماء فسألها خالد على الفور مين اللي أتى ابوه علشان يرثه وفي الآخر ورث كتاب؟ صمتت الفتاة وكأنها تتذكر ثم سالته هل حدثتك عن ذلك؟ رد خالد متلهفا أيوة حسنا ماذا تريد؟ أنا عاوز أصله بأي طريقة لازم أوصله لازم ألاقي الكتاب وصحبه انت تعرفي؟ فنهضت الفتاة ثم تحركت بعض الخطوات بملابسها المبللة وشعرها المبلل ثم جلست على أحد الكراسي ونظرت إلى خالد نعم أعرفه وقد أدلك عليه الآن إن أعطيتني عشرين وحدة من ذكائك فأسرع خالد تجاهها وأنا موافق فضحكت الفتاة حسنا سأصطحبك إلى هناك ولكن انتظر حتى أبدل ملابسي اتجه خالد مع الفتاة والتي بدلت ملابسها إلى أحد الشوارع البعيدة وقد أخبرته بأن بيت صاحب الكتاب في نهاية هذا الشارع وخالد يسير وعقله لا يتوقف عن التفكير ويفكر بما قالته الفتاة بأن هذا الشاب قتل اباه كي يرثه ويخشى أن يكون ما يفكر به حقيقة تصدمه بعض لحظات حتى وصل الى بيت متواضع فساله خالد هو جوه فردت الفتاه نعم فانتهج خالد ثم سالها مجددا ليه هو مش بره زي باقي اهل المنطقه الشماليه انه هكذا بعد أن قتل اباه وفوجئ بعدم امتلاكه لشيء أصابه الياس فهو يجلس في بيته كثيرا وتزداد حالته سوءا وكأنه ينتظر أن يذبح في يوم زيكولة ثم طرقت الباب وبعد لحظات قام شاب في العشرين من عمره بفتحه فأشارت إليه الفتاة ها هو صاحب الكتاب أما أنا فعلي أن أعود إلى عملي ثم نظرت إلى خالد بطرف عينيها وأكملت هنالك من ينتظرونني فنظر إليها خالد مبتسما شكرا على أي حال غادرت الفتاة ونظر خالد إلى ذلك الشاب الذي يقف أمامه وظل يتأمله حتى سأله الشاب من أنت؟ فزاد دهشة خالد حين وجد أن صوت هذا الشاب يشبه صوته فساله الشاب مجددا وقد ظهر الغضب على وجهه من أنت؟ فرد خالد أنا أطلب منك مساعدة مساعدة؟ أيوة أنا عرفت انك كورست عن والدك كتاب احتفظ به لمدة 20 سنة نعم هل تأذر لي بالدخول لنتحدث قليلا ثم تابع حين شعر برفض الشاب وسأعطيك خمسة وحدات ذكاء مقابل ذلك الحديث فابتسم الشاب حسنا تفضل ولكن لا تضيع وقتي عليك أن ترحل سريعا إنني لا أحب الغرباء دخل خالد مع ذلك الشاب إلى الداخل ولاحظ مدى الفقر الذي يعيش فيه هذا الشاب وتلك الحياة البائسة والتي ظهرت على ملابسه وعلى أرضية البيت حيث زجاجات الخمر الفارغة وظل يترقب الشاب ويتأمله حين سأله انت قتلت والدك فعلا؟ فرد الشاب غاضبا وما دخلك؟ أرجوك رد علي أجبني فنهض الشاب وتحرك خطوات مبتعدة عن خالد وحمل زجاجة من الخمر في يده ثم نظر إلى خالد نعم قتلته إنه لم يجلب لي سوى الفقر أعتقد أن أمي ماتت قديماً بسبب جنونه أمك ماتت؟ فأجابه الشاب منذ زمن قديم إنني لا أتذكرها حتى ليتها عاشت ومات هو ليب كل كل الكرهدة فرد الشاب بعدما شرب القليل من الخمر إنني أكرهه لأنه كان مجنوناً هل يعقل أن ينفق أحد مخزونه من الذكاء مقابل كتاب اللعين ثم ينفق ما تبقى له من ذكاء في التفكير في هذا الكتاب؟ يكفيه حظا أنه وجد من هو أفقر منه بزكولة وإلا ذبح قبل أن أقتله بسنوات فصمت خالد قليلا ثم نظر إلى الشاب مجددا وساله ما اسمك؟ رد الفتى اسمي هلال إنه من سماني بهذا الاسم فسأله خالد على الفور واسم والدك إيه؟ فأجابه هلال ساخطا كان يدعى حسني فدق قلب خالد بقوة وحمر وجهه وكأن الحقيقة التي كان ينتظرها قد لفحته ونطق حسن عبد الأوي فاندهش الشاب نعم هل تعرفه؟ فصمت خالد وتساقطت بعض دموعه وانحنى بظهره إلى الأمام ووضع رأسه بين يديه وأكمل بصوت الهادئ كان أبوك غريبا عن هنا وجاء إلى زيكولا من 27 سنة هو وأمك وكان يحدثك عن مصر وأنسى بفريك فزاد الدهشة خلال ونظر إلى خالد والذي أكمل ولكنه ما قدرش يحميك من طباع زكولة وأصبح حمك زيهم الثروة ثم نهض واقترب منه وخطف زجاجة الخمر من يده ووضعها بعيدا ثم سأله لاحظت الشبه الأولي البيني وبينك هل لاحظت أن صوتي يشبه صوتك؟ انت هلال حسني وأنا اسمي خالد حسني ثم عاد خطوات إلى الخلف واخذ نفسا عميقا وأخرجه ببطء ثم أكمل بعدما نظر إليه أنا أخوك وانت أتلت والدنا لأنك ابن زكولا. فصها هلال بخالد يبدو أنك مجنون أنت الآخر ثم دفعه هيا اخرج من هنا فصح خالد غاضبا وما زالت الدموع على وجهه أنا فعلا أخوك فدفعه هلال مجددا اخرج أيها المجنون هل أنا بحاجة إلى مزيد من الجنون كي تأتيني أنت الآخر فنظر إليه خالد وكانه يراه وهو يقتل أباه ثم مسح دموعه بيده ثم سأله أين الكتاب؟ فأجابه خالد غاضبا وماذا تريد من الكتاب؟ فرد خالد أنا بحاجة للكتاب لاني عاوز ارجع بلدي وممكن تيجي معايا فضحك هلال ساخرا أرى أنك تشبه أبي في جنونه انتظر ثم نظر إليه وعقد حاجبيه وسار بعض الخطوات إلى إحدى الغرف ثم عاد مجددا إلى خالد ومعه كتاب قديم اوراقه سميكه وقديمه فأسرع اليه خالد وخطفه منه حين لمح عنوانه سرداب فوريك وبدأ يقلب صفحاته المصفرة في لهفه وقلبه يدق بقوة حتى وصل إلى صفحة في منتصف الكتاب مكتوب بها بخط يدوي كبير الطريق إلى سرداب فوريك وعاد يقرأ ما بها حتى اختطفه هلال منه وضحك ساخرا هل تريد هذا الكتاب؟ رد خالد في لهفه أيوة فضحك هلال وحدث نفسه لقد أصبح للكتاب فائدة ثم نظر إلى خالد حسنا عليك أن تشتريه صمت خالد قليلا ثم سأله وكم تريد تسمى هلال وتحرك خطوات جئة وذهابا حتى تحدث ارى أنك في حاجة ضرورية إلى الكتاب فنطق خالد نعم فأكمل هلال حسنا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 هل ترك أبوك شيئا آخر؟ إنه لم يترك سوى هذا الكتاب هل ما زلت تريد شراءه؟ ثم ضحك ساخرا وأكمل هيا إنها ربعمائة وحده فقط فصمت خالد مرة أخرى وكانه يفكر وطال صمته حتى نظر إلى هلال اديني مهله شهرين وهرجع اشتري مقابل ربعمائة وحده. ألا تمتلكهم الآن؟ أمتلكهم ولكن أحافظ على مخزوني من الذكاء واقدر اوفر من عملي ثمن الكتاب وهرجع لك بعد شهرين من اليوم أرجوك حافظ على الكتاب فجلس هلال وعاد بظهره للخلف حسنا سأنتظرك حتى تعود ولكن ان تأخرت يوما واحدا عن الشهرين سأمزق عن كل يوم تتأخره عشر ورقات حتى لا وصل بالأمر أن امزقه بالكامل إنه لا يهمني بشيء حتى لا تضيع وقتك عد إلى حيث جئت فأومأ خالد برأسه ثم تركه وغادر وأخرج زفيرا طويلا وحدث نفسه إنه أخي وقاتل أبي خالد بيت هلال صاحب الكتاب يسير بين الناس وبين موسيقاهم وصرخاتهما التي لا تتوقف وعقله يشتعل بالتفكير تتضارب برأسه الكثير من الأفكار ويتخبط قلبه ما بين شعور وآخر يسال نفسه هل يسعد لأنه وجد كتابه؟ أم يحزن حين علم بقتل أبيه وموت أمه؟ حتى لو لم يرهما من قبل؟ وهذا الشاب المتهور الذي قد يكون أخاه ومدى جشعه والمقابل الكبير الذي طلبه كي يعطيه كتابه وكيف سيوفر أربعمائة وحده في شهرين؟ وإن عاد ليأخذ كتابه هل سيأخذه ويترك أخاه؟ أم يأخذه معه؟ حتى أمسك برأسه وكانه لم يعد يستطيع التفكير وحدث نفسه بصوت هامس هدفي دلوقتي اني اخذ الكتاب ثم صار إلى مكان الذي جلس به حين أتى إلى المنطقة الشمالية فوجد من أعطاه حصانه فاتجه إليه كي يسترده فلم يعطيه الحصان إلا بعدما أعطاه خالد وحدتين أخرين ثم أخذ خالد حصانه واتجه إلى مكان آخر وآثر أن يظل به حتى تشرق الشمس فيعود إلى المنطقة الشرقية حيث أسيل ويامن وعمله معه في صباح اليوم التالي أعد خالد أقراضه وامتطى حصانه ثم بدأ يتحرك بين الشوارع الخالية إلى أطراف المنطقة الشمالية حتى وصل إلى بداية طريقه نحو المنطقة الشرقية فالتفى بحصانه نحو تلك المنطقة وكانه يودعها حتى يعود إليها مجددا بعد ستين يوما ثم التفت مجددا تجاه الطريق وأمر حصانه أن ينطلق مر الوقت وخالد في طريقه إلى المنطقة الشرقية لا يشغل تفكيره سوى ذلك الكتاب وماذا سيكون في تلك الصفحة المكتوب بها الطريق إلى سرداب فوريك يشعر بأن أمل خروجه قد ازداد لا يحتاج إلا إلى تلك الوحدات التي طلبها هلال كي يأخذ كتابه أمله حتى وصل إلى المنطقة الشرقية بعد غروب الشمس فاتجه إلى البحيرة ففوجئ بنار مشتعله في مكانه بجوار الشجرة ووجد يام ينتظره فارتجل واحتضنه حتى سأله يامن على الفور هل وجدت كتابك؟ فابتسم خالد نعم واين هو؟ فكذا يجيبه ولكنه فوجئ بصوت أسيل يأتي من خلفه خشيت ولا تعود فالتفت إليها خالد فوجدها تمسح دموعها ثم اقتربت منه واحتضنته وابتسمت جئت إلى هنا وتمنيت أن أراك فابتسم يامن حين وجد أسيل تحتضن خالد وتنحنح. فابتسمت أسيل في خجل ثم جلست بجوار خالد كانها لا تريد أن تفارق وقد بدأ خالد يروي لهما ما حدث له بالمنطقة الشمالية ولكنه لم يتحدث عن فتاة الليل وما حدث معها حين وجد أسيل تسأله عن كل شيء حدث هناك وعن فتيات تلك المنطقة فأخبرهما بأن احدا آخر قد دل على هذا الشاب هلال حتى انهى حديثه فسألته أسيل هل هو أخوك حقا؟ كل الدلائل بتقول أنه أخي أبو صاحب الكتاب واسمه حسني عبد الأوي له عن مصر ربما يكون شخصا آخر من بلدك مصر وله نفس الاسم ولكنه قد لا يكون أباك لكن الولد شبهي إلى حد ما وصوته يشبه صوتي لكن طباعه طباع زكولة تقصد طباع المنطقة الشمالية وكيف ستوفر أربعمائة وحدة من الذكاء في شهرين إن كنت توفر من العمل باليوم بعد غذائك وحمايتك وحدة واحدة أو وحدتين على أكثر. فصمت خالد حتى نطقت أسيل ربما تعمل معي وأعطيك أربع وحدات باليوم فابتسم يام وتحدث إن عملنا يحتاج إلى النهار بأكمله وإلى راحة بالليل كي يعود إلينا نشاطنا الذي نواصل به عملنا فصمت تأسيل وظل خالد صامتا حتى نطق أنا أقدر أكل كل يوم خبز حسنا أصبح لديك أربع وحدات باليوم تأخذ سبع وحدات وتدفع وحدتين للحماية ووحدة للخبز هكذا لن تكمل الأربعمائة وحدة بعد ستين يوما فصمت خالد مرة أخرى ثم أكمل أنا ممكن أوفر ست وحدات في اليوم في نهاية الشهرين هيكونوا تلتمية ستين وحدة وقتها عضيف أربعين وحدة بس من مخزوني وقدر اشتر الكتاب فقاطعته أسيل محذرة مخزونك من ذكائي يا خالد أرى أنك بدأت تستنزف منه الكثير فنظر إليها خالد مبتسما وأكمل أكيد هامل بعد الشهرين لحد ما يجي يوم زيكولا وأدر عوض كل مخزوني فضحك يامن والذي صمت حتى انتهى خالد وأسيل من حديثهما ثم حدث خالد إنك قوي في الحساب يا صديقي ولكن كيف ستوفر ست وحدات باليوم ايها الذكي فابتسم خالد ثم نظر إليه وسأله أين عمال زيكولا الآن؟ فاجابه الكثير منهم يأكلون أو يمرحون أمام بيوتهم فنهض خالد ثم نظر إلى أسيل وطلب منها أن تعود إلى بيتها فرفضت ونظرت إليه متعجبة ماذا ستفعل؟ سأتي معك فابتسم خالد ثم صار ومعه يام واسيل واللذان لا يعرفان نيته واتجهوا إلى شوارع المدينة حتى دخلوا أحد المطاعم والتي تقدم الخبز والدجاج وقد وجد بها خالد الكثير من العمال ممن يعملون معه في تقطيع الصخور ثم اتجه إلى صاحب المطعم وسأله كم سعر الدجاجة هنا؟ فرد الرجل الدجاج مقابل خمسة وحدات فسأله خالد مجددا وكم عامل يأكل من دجاجك؟ فضحك الرجل ساخراً ثم أشار إلى من يأكلون انظر إليهم إنهم لا يأكلون سوى الخبز ربما أبيع دجاجه حين يأتيني غني مثلك إلى هنا فابتسم خالد ثم صمت وأكمل حديثه ما رأيك أن تبيع كل يومين كل ما تمتلكه من دجاج؟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 وسأضمن لك مكسبا لم تحلم به يوما فصمت الرجل وكانه يفكر وما زال الصمت على وجه يام وأسيل حتى رد الرجل حسنا سأجعله أربع وحدات، ولكن ماذا ستفعل ثم نظر أسيل إلى خالد خالد لا أفهم شيئا حتى الآن انتظري ثم اتجه إلى صالة المطعم حيث يأكل العمال ووقف بمنتصفها ثم سألهم بصوت عال. من يأكل خبزا؟ فابتسم الجميع ورفعوا أيديهم بالخبز فصمت ثم سألهم ومن يريد أن يأكل دجاجا كل يومين؟ فاندهش من يأكلون وواصلوا أكلهم ولم يعيلوا حديثه اهتماما بعدما ظنوا أنه يمزح حتى أكمل دون أن يدفع شيئا مما يدخره كل يوم فسأله أحد ممن يأكلون هل جننت أيها الغريب؟ فأجابه خالد لم أجن لكنني أريدكم أن تفعلوا مثلي ساكل دجاجا كل يومين أنا أكسر الصخور وأمتلك من القوه ما يكفيني لأتغلب على مخاوفي إنني أدفع وحدتين للحماية كل يوم لمجموعة من الكسالة وتأكل من تعبي إنني لن أعطي احدا من تعبي عشر وحدة في اليوم حتى لو قتلوني أفضل أن أذبح يوم زيكولة ولا أعطي احدا شيئا مقابل خوفي فتوقف من يسمعونه عن مضر الطعام وأسيل تترقب رد فعلهم وتنظر إلى خالد في إعجاب حتى همس إليها يامن إنه بارع في استخدام لهجتنا لقد ترك لهجته كي يحدثهم فأشارت أسيل إليه أن يصمت كي تستمع إلى خالد حتى تحرك خالد بعض الخطوات بين طاولات الطعام وأكمل إنني وحدي لم أستطيع إيقافهم ولكننا معا نستطيع ذلك سنجعلهم يعملون مثلنا وإلا يذبحون يوم زيكولا. لن يأكلون حقنا بعد اليوم ثم وقف بجوار طاولة يجلس حولها ثلاث أشخاص فنظر اليهم واكمل لا اعلم كيف يخيفونكم وعددهم ضئيل للغاية اعلم انهم اشرار وانكم طيبون ومتسامحون ولكن إن اجتمعتم فسيكتب عنكم التاريخ ذات يوم أنكم اجتمعتم كي تزيلوا الظلم عنكم ثم صار خطوات أخرى وهدا صوته في عالمي هنالك من يشبهونكم وما زالوا ينتظرون يوما ليجتمعوا وما زال التاريخ يسجل ذلهم ثم على صوته مجددا اليوم يطلبون منكم وحدتين غدا سيطلبون ثلاثة بعدها سيطلبون أربعة خمسة من يدري ربما يجعلونكم تعملون لديهم بعدما تحرك إلى أحد أركان صاله الطعام ثم التفت إليهم أعلم أنكم تتعاملون بوحدات الذكاء وأن الذكاء عملتكم ولكن حان الوقت لتستخدموه مرة واحدة بحياتكم استخدموه كي تفخروا بأنفسكم فصاح يامن انا لن أدفع كي يحميني أحد أستطيع أن أحمي نفسي وصاحت أسيل وأنا كذلك من يريد أن يأخذ مني شيئا فليقتلني اولا فصاح فتى آخر وأنا لن أدفع وتبعه رجل غيره وأنا أفضل أن أكل الدجاج كل يومين لن أدفع وصح عجوز يجلس بعيدا وأنا لن أدفع لقد دفعت الكثير لن أدفع حتى أموت ونهض فتى قوي ورفع فأسه وأنا سأكسر عظامهم انها ليست أقوى من الصخور التي أكسرها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 إني أنظر إلى وجهك فأجد الأمل يا أسيل فابتسمت أسيل واحمر وجهها خجلا ثم نظر خالد إلى يامن هيا يا يامن عليك أن تعيد الحصان إلى صاحبه وان تستريح كي نعمل غدا معنا ثم نظر إلى العمال الذين يتراقصون فرحا وتابع مبتسما سأبدأ من الغد توفير ثمان كتابي وهكذا استطاع خالد أن يحرك عقول عمال زيكولا وأن يقنعهم بأن لا يدفعوا تلك الوحدات مقابل حمايتهم مجددا حتى صاحوا فرحين بأنهم لم يدفعوا وترقصوا فرحا بذلك وزادت سعادة أسيل ويامن بما فعله خالد وفي اليوم التالي اتجه خالد مبكرا إلى عمله فوجد عشر ممن يأخذون وحدات الحماية يقفون بطريقه كعادتهم واقتربوا منه كي يأخذوا منه ما يريدون فابتسم خالد وواصل سيره حتى أوقفه أحدهم بعنف وصاحبه هيا ادفع وحدتيك فابتسم خالد مجددا وواصل سيره فأوقفه الرجل مرة أخرى وطلبه بالوحدتين من جديد فرد خالد في برود أنا لن ادفع. فظهر الغضب على وجوههم ثم ضحك أحدهم ساخرا لم تدفع فأجاب خالد نعم نعم فقال الرجل غاضبا أتعلم ماذا سيحدث لك فرد خالد مبتسما لا فزاد الغضب على وجوههم جميعا وهموا أن يضربوه حتى فوجئوا بخالد يشير تجاه غبار كثيف بالجو وضحك انظروا فنظروا إلى الغبار بالاعلى ثم نظروا إلى أسفله فوجدوا المئات من العمال وبأيديهم فؤوسهم وآلاتهم اليدوية يقودهم يامن ويقتربون عدوا تجاههم حتى أكمل خالد عليكم أن تهربوا وإلا ستدفعون الكثير اليوم فصرخ زعيمهم إلى أحدهم اذهب لتجلب الآخرين ولم يكمل حديثه حتى اقترب العمال والقى أحدهم بفأسه إلى خالد فابتسم ولوح بفأسه ثم تحدث بصوت عال إلى العمال إنهم لا يصدقون أننا لن ندفع لهم من اليوم ثم أكمل بعدما لمح فأسه علينا أن نثبت لهم ذلك ثم ضرب بفأسه أحدهم وما انفعل فعل ذلك حتى صاح العمال ثم انهالوا على بقيتهم بالضرب وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك اليوم حتى من ذهب ليجلب بقيتهم توارب عيدا ثم هرب مع الآخرين حين وجد زملائهم يضربون كمن وقع عليهم جبل من الفؤوس والعصي حتى هدأ العمال مرة أخرى وسالت الدماء على وجوه أخذي الوحدات فضحك خالد وسألهم أما زلتم تريدون الوحدات؟ فلم ينطقوا فنظر خالد إلى بعض العمال إنهم ما زالوا يريدون فواصلوا ضربهم مجددا حتى صرخوا إننا لا نريد شيئا إننا لا نريد فصاح من غضبا حسنا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 فضحك خالد ما اعتقدش هم خلاص عرفوا ان انتوا اتحتوا والمرقية ممكن تقتلوهم شفت اليوم الوحيد اللي استخدمته في الزكاء ثم حمل فأسه وجذب يامن من يده هيا يا صديقي لدينا الكثير من العمل فضحك يامن اصبحت تتحدث مثلنا فضحك خالد وقد استعاد لهجته مرة اخرى خلاص انا بقيت من ابناء زيكولا. ثم عاد الى لهجة زيكولا. هيا سأنافسك اليوم في العمل وسأعمل ضعف ما تعمل فضحك يامن أرى أنك تحلم فرد خالد ضاحكا أحلم سترى ثم اسرع خالد إلى مكان العمل جريا فتبعه يامن مسرعا بدأ خالد يعمل بقوة لا يشغل تفكيره سوى أن يوفر ثمن كتابه يمر اليوم تلو الآخر يعلم أن عمله شاق للغاية ولكنه يدرك أنه العمل الاكثر ربحا في زيكولا يحاول أن يحفز نفسه بأن ينافس يامن كل يوم في تكسير الصخور ويضحك كثيرا حين يجد فتاة أو أخرى تنظر إلى جسده القوي لاما تحت أشعة الشمس فيكمل عمله ويترك يامن ليداعب تلك الفتيات حتى ينتهي من عمله فيذهب إلى المطعم كي يتناول غذائه. ويبتسم حين يجد الكثير من العمال ياكلون الدجاج بينما اصبح هو الوحيد الذي يأكل الخبز ثم يعود إلى البحيره فيلقي بجسده في مائه ثم يستلقي على شاطئها ويخرج اوراقه واقلامه ليسجل ما حصل عليه من وحدات وما يتبقى له من أيام حتى تاتي اسيد فتجلس بجواره لبعض الوقت ثم تعود إلى بيتها بينما يظل هو ساحرا حتى يغلبه النعاس فينام حتى صباح اليوم الذي يليه حتى جاء يوم وانتهى خالد من عمله ففوجئ بفتاة تقترب من بعيد حتى ضق قلبه سريعا حين وجدها تشبه منى تلك الفتاة التي أحبها لسنوات طويلة قبل أن يأتي إلى زيكولا حتى مرت الفتاة بجانبه فوجدها تختلف عنها قليلا واندهشت حين وجدته ينظر إليها في ذهول حتى يامن أصابته دهشة والآخر فسأله مداعبا له هل تعجبك ان كنت تريد أن تتزوجها أخبرني فقط فضحك خالد لا شكرا بعدها غادر خالد ولم يتجه إلى المطعم تلك الليلة كعادته بل ذهب إلى شاطئ البحيرة وعقله منشغل بتلك الفتاة التي تشبه منى وكانه تذكر سنوات مضت وحدث نفسه منى. ثم أكمل يترد جوث الدكتور ولا لا ثم جلس على شاطئ البحيرة أمام نار أو قدها وأخرج ورقة من أغراضه نصفها العلوي مليء بكتاباته فبدأ يكتب بنصفها السفلي لم تعد سوى أيام قليلة على إثناء الشهرين وأذهب كي آخذ كتابي ولكنني قد قابلت اليوم فتاة تشبه منا التي أحببتها ست سنوات وكانت أمنية حياتي أن أتزوجها ذات يوم لولا لأباها المجنون ثم صمت مفكرا قليلا حتى أكمل كتاباته لا أعلم ما سر أن أجد تلك الفتاة اليوم هل أتذكر منى بعدما لم أفكر بها منذ دخول زيكولا حين انشغل عقلي بالبحث عن كتابي؟ لا أعلم ثم توقف مجددا ونظر بعيدا إلى البحيرة وأخذ نفسا عميقا وأخرجه ببطء ثم نظر إلى الورقة التي امتلأت بالكتابة عدا الجزء الصغير بأسفلها فكتب به ما أعلمه جيدا أنني لم أحب غير منى طوال عمري حتى انتهت الورقة التي يكتب بها فأخرج ورقة أخرى ثم نظر إلى الورقة السابقة حيث انتهى ثم أكمل لم أحب غيرها طوال عمري قبل أن آتي إلى زيكولا حتى وجدت أسيل الذي يزداد شعوري كل يوم بحبها لي أما أنا فأشعر تجاهها حتى شعر بأقلام تقترب من خلفه فوجد أسيل تقترب فضحك ثم أخفى أوراقه بين أغراضه حتى اقتربت منه وسألت ماذا تفعل؟ فضحك خالد ولحق فصمتت ثم اكملت كنت اتوقع أن أجدك تتناول طعامك بالمطعم وذهبت الى هناك فلم اجد يبدو أنك توفر طعامك فابتسم خالد لا انا مش بخيل لدرجاتي انا فضلت اني اجي للبحيره فابتسمت اسيل ان البخل ليس عيبا هنا في زيكولا كما تعلم لقد بدأ اهالي زيكولا يدخرون ثرواتهم بالفعل بعدما شعروا باقتراب يوم زيكولا إن كان مولود الحاكم ذكرا ربما يكون بعد ثلاثه اشهر أو أكثر بأيام قليلة من يدري؟ ثم أكملت مبتسمة لولا تلك الوحدات التي يوفرها الكثيرون من اخذي وحدات الحماية لما اكلوا دجاجا حتى انتهاء ذلك اليوم ثم ضحكت وأكملت أتوقع أن يكون فقير هذا العام لديه أكثر من مئتي وحدة فضحك خالد وأنا نفس سيبزيكولة قبل ما شوف الفقير بيدبح ثم سالها وانت مش عاوزة تسيبزيكولة؟ فضحكت أسيل إن تركي لزيكولا قد يكون أصعب قرار في حياتي لا أعتقد أنني سأتخذ هذا القرار إلا عندما يكون لدي مبرر قوي للغاية ثم نهضت هيا عليك أن تنام أما أنا فسأعود إلى بيتي لدي أيضا الكثير من العمل باكرا. فابتسم خالد وكأنه يقلدها مبرر قوي للغاية فضحكت أسيل للغاية غادرت أسيل ومر الليل واتى ما بعده من نهار وخالد يواصل عمله ويتمنى أن تمر الأيام المتبقية سريعا وتتوالى الأيام يوما بعد يوم وخالد يوفر ما يستطيع توفيره من وحدات ولا يترك يوما دون أن يعمل لا ينفق من أجره شيئا سوى وحدة واحدة حين يأكل الخبز حتى أنه كان يوفرها بعض الأيام وقد يمر يومان دون أن يضع لقمه بحلقه حتى جاء اليوم الأخير من الشهرين وقد كان بعمله مع يامن والذي حدثه مبتسما كم جمعت من الأربعمائة وحدة؟ لقد انتهت المهل اليوم فحمد خالد ربه ثم تحدث اخيرا أنا كنت مستني اليوم دا بفارغ الصبر فسأله يامن كم جمعت من الأربعمائة وحده فصمت خالد مفكرا وكانه يحسب ما جمعه بدقة أعتقد اني جمعت حوالي 350 وحدة.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 سأغافر لك الحصان مجددا وسأنتظر حتى تعود إنني أريد أن أرى أغلى كتاب بزكولة أعتقد أنها ستكون لحظة تاريخية لي فضحك خالد وأتمنى أن تكون تاريخية لي أنا كمان في صباح اليوم التالي امتطى خالد ذلك الحصان الذي أحضره يامن وقد كان نفس الحصان القوي الذي استأجره المرة السابقة حين ذهب إلى المنطقة الشمالية وانطلق نحو تلك المنطقة تعل وجهه ابتسامة أمل لم يشعر بها من قبل يأمر حصانه أن يسرع هيا إلى الأمل إلى خروج من زكولة يشق حصانه الطريق بقوة ويتطاير قميصه مع الهواء لتظهر عضلات جسده القوية وذراعه القوي الذي يمسك بلجام حصانه بإحكام ينطلق بحصانه ويخشى أن يتأخر عن موعده فيمزق هلال المجنون صفحة واحدة من كتابه ويأمره بأن يزيد من سرعته ويمر الوقت وتتحرك الشمس ويواصل طريقه دون أن يستريح حتى وصل إلى أطراف المنطقة الشمالية مع غروب الشمس فأسرع ينطلق في شوارعها والتي كانت خالية إلا من القليل من الأشخاص الذين بدأوا في الخروج مع حلول الليل وبعض فتيات الليلة التي خرجنا إلى شوارع تلك المنطقة وأكمل طريقه نحو بيت هلال أخيه صاحب الكتاب ووصل خالد إلى بيت أخيه فارتجل مسرعا وعقل حصانه بجوار بابه ثم اعطى فتى يجلس أمام ذلك البيت وحدتين مقابل أن يحمي حصانه حتى يعود ثم طرق باب البيت ففتح هلال على الفور حتى وجد خالد أمامه فضحك المجنون الذي يريد الكتاب فصمت خالد ولم يرد ثم دلف معه إلى داخل البيت فوجد الرجلين تبدو عليهم القوة ويظهر الشر بأعينهما حتى تحدث خالد لقد جئت في موعدك تماما فرد خالد إنني أريد الكتاب الآن فابتسم هلال ابتسامة خبيثة بالطبع <تصفيق> يا عزيزي لقد جئت إلي من السماء إنني كنت أخشى أن أذبح يوم زيكولا. أما بعد ذلك الكتاب فلن أعمل عاما على الأقل إنني اليوم أحترم أبي كثيرا ثم نظر إلى خالد يبدو أنك على استعداد الآن لأن تعطيني الخمسمائة وحدة مقابل الكتاب صح خالد في غضب خمسماء فضحك هلال وكانه مندهش نعم أنا سيت اتفاقنا فصح خالد مجددا كان اتفاقنا أربعمائة وحده فصمت هلال ثم تحرك خطوات وتحدث إلى أحد الرجلين إنه يقول أربعمائة ثم نظر إلى الآخر إنني لا أتذكر ذلك ثم نظر إلى خالد ربما لم تفهم قصدي وقتها ربما كنت أقصد أن تعطيني أربعمائة وحدة إن أخذته قبل شهرين أما بعد تلك المدة فلا بد أن ازيد الثمن ولا أعلم سر هذا الغباء في زيكولا فشط خالد غضبا ولكنه تمالك عصابة حين نظر إلى هذين الرجلين وما يخفيانه من شر ثم تحدث في هدوء لسأ بقول انك اخويا فضحك هلال ثم نظر إلى الرجلين لقد أخبرتكما أنه مجنون ثم نظر إلى خالد أعتقد أنك تملك الكثير لن تصبح فقيرا إن أعطيتني ألمئة وحدة الإضافية فصمت خالد وحدث نفسه كده تفئد 200 وحدة من زكائك خالد ثمن إيجار الحصان والخمسين وحدة اللي كنت ناوي وكمان وكمانمئة وحدة ثم زفر زفرة قوية وظل يفكر حتى وجد هلال يتحرك إلى أحد الغرف ثم عاد وبيده ذلك الكتاب ثم حدث الرجلين مجددا. إن الوقت يمر وما زال صديقنا يفكر حسنا سأمزق آخر ورقة بالكتاب وهما أن يمزقه حتى أمسك خالد بيده ونظر في عينيه بقوة أنا موافق اشتري الكتاب بخمسمائة وحده فضحك هلال حسنا وأنا أعطيك الكتاب فانتزعه خالد في غضب واحتضنه بين ذراعيه وتحدث وكانه يتحدث إلى الكتاب المهم ان الكتاب معايا الوحدات اللي فأتها أقدر عوضها قبل يمزكون ان شاء الله لسه ثلاث شهور على يمزكون لو كان المولود ولد لو عملت زي الفترة اللي فاتت أقدر وفر حوالي خمسمائة وحدة واستعيد كل مخزوني أكثر ثم نظر إلى هلال والذي بدأ يشرب الخمر مع الرجلين أتمنى انك ما تكونش أخوي فعلا ثم أكمل لأنك عار فضحك هلال ببرود هيا أخرج من هنا أيها المجنون قبل أن نأخذ منك الكتاب مجددا فرد خالد وقتها أقتلوني اولا ثم أخذ كتابه وخرج وأغلق الباب خلفه بعنف ثم امتطى حصانه وأسرع به يغادر ذلك المكان وقد تناسى ما دفعه من وحدات إضافية وأصبح همه أن يقرأ ما بذلك الكتاب حتى وصل إلى مكان لا يوجد به كثير من اهالي تلك المنطقة وجلس بجوار عمود أنيرت فوقه نار للإضاءة وأخرج كتابه مسرعا وبدأ يتصفحه ويقلب صفحاته في لحفة ويقرأ بعينيه سطوره مسرعا ينظر إلى صفحاته الصفراء وما كتب بها بخط اليد وكأنه أمل انتظره لسنوات وجد خالد صاحب الكتاب يذكر في بدايته أنه قد كتب هذا الكتاب في القرن الثامن عشر وأن تلك النسخة هي النسخة الثانية للكتاب بعدما ضاعت نسخته الأولى دون أن تكتمل فتذكر خالد صفحات الكتاب العشر البالية والتي تحدثت عن سرداب فوريك وقد قرأها قبل أن يأتي إلى زيكولا حين أعطاها له صديق جده مجنون السرداب ثم قلب خالد صفحات الكتاب في سرعة فوجد تلك الصفحات العشر فتجاوزها حتى أصل إلى تلك الصفحة والتي انتهت بأنه اكتشف ما هو أهم من كنوز فوريك فكانت مثل ما توقع خالد بأنه سيتحدث عن اكتشافه لأرض زيكولا ثم قلب خالد بعض الصفحات فوجده يتحدث عن أهل زيكولا وعن تعاملهم بوحدة الذكاء ويوم زيكولا وذبح الأفقر كل عام تركه ذلك من طباع على هؤلاء الناس فقلب خالد تلك الصفحات مسرعا وكلما قرأ شيئا يعرفه تجاوزه لا يريد أن يضيع ثانية واحدة حتى وجد صفحة مكتوب بها لقد افنيت عمري أبحث عن سر تلك الأرض ولكنني لم أجده حتى لحظة كتابة كتاب هذا ولكني أعلم تماما أنني لست المصري الوحيد الذي أتى إلى تلك الأرض لقد عثرت صدفة على بعض المخطوطات التي أخبرتني ببعض الحقائق التي وضعتها نصب عيني فانتهش خالد وبدأ يقرأ في لهفه وما كتبه صاحب الكتاب والذي كتب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 دون أن يجدوا مخرجا حتى مات بعضهم وبعضهم ظل يبحث عن مخرج حتى وجد ذلك المخرج إلى تلك الصحراء والتي لم تكن بها سوى تلك المدينة وصورها القوي والذي لم يكن قد اكتمل وقتها فاستقروا بها وظنوا أن تعاملهم بوحدة الذكاء ما هو إلا عقابا لهم على نزولهم ذلك السرداب ومحاولتهم سرقة كنوز فوريك وبعدها كثر عددهم وعاشوا مع سكان زيكولا الأصليين وتكاثروا بينهم وتقول المخطوطات أنهم لم يتذكروا شيئا عن حياتهم السابقة سوى تقويمهم الذي كتبوه على سور زيكولا منذ أن دخلوا إليها ولغتهم العربية والتي بدأوا يعلمونها سكان زيكولا حتى أنهم نسوا دينهم وأصبح الكثيرون منهم من الكسالى الذين اتجهوا إلى المنطقة الشمالية في ذلك الوقت قبل قرون حيث يكسبون ثرواتهم دون أن يعملوا بجد. وصل خالد تصفحه لصفحات الكتاب متعجلا وكانه لا يهمه ما فاته مما ذكره الكتاب يبحث عن هدف واحد لا يريد غيره وأخذ يقلب حتى وصل إلى تلك الصفحة التي قرأها منذ شهرين ومكتوب بمنتصفها الطريق إلى سرداب فوريك فاخذ يقرأها في لهفه حتى وجد الكاتب يقول إنني جئت إلى زيكولا مرتين وأعلم جيدا الطريق إلى ذلك السرداب ولكنني أحببت العيش هنا فلن أغادر حتى أموت ثم قرأ خالد بعض السطور مسرعا حتى وصل إلى سطر يقول حين سرت بسرداب فوريك لأول مرة وبدأ انهياره وأسرعت هاربا خوفا من ذلك الانهيار لم يدر بخلدي وقتها أنه يدفعني إلى طريق يريده السرداب فتذكر خالد نفسه عندما كان بالسرداب وحدث ذلك الانهيار ثم أكمل قراءه ولكنني تذكرت بأن هنالك طريق آخر قد أبعدني عنه نيار السرداب وأدركت أنه طريق العودة مجددا بعدما انهار طريق مجيئي واختفى بالصحراء ابتسم خالد ودق قلبه بقوة وحدث نفسه في طريق للخروج الحمد لله الحمد لله حين أكمل قراءته ووصل إلى الصفحات الأخيرة إذا جاء أحد من بعدي ولم يقرأ كتابي سيظن أنه لا بد أن يخرج من زيكولا كي يعود إلى مصر مجددا وهذا الغباء ذاته من يأتي إلى تلك الأرض ويريد أن يعود إلى دياره وان يصل إلى سرداب فوريك مجددا لابد أن يدخل زيكولا ويكون كالشمس وينحط في الصخر فيجد باب السرداب الآخر أمام الرأس مباشرة حين انتهت الصفحة ومعها انتهت صفحات الكتاب أعاد خالد قراءة مرة أخرى بعدما لم يفهم شيئا من يريد أن يصل إلى سرداب فوريك لا بد أن يدخل زكولة ويكون كالشمس وينحت في الصخر سيجد باب السرداب أمام الرأس مباشرة ثم سأل نفسه أي شمس وأي رأس ويقصد إيه بالنحت في الصخر أي رأس يقلب صفحات الكتاب مجددا ويسأل نفسه ويسأل الكتاب أي شمس أي رأس حتى نهض وتحرك مسرعا ودخل مكانا به الكثير من اهالي المنطقة الشمالية يشربون الخمر ويترقصون، فصاح بأحدهم وأشار إلى تلك الصفحات بكتابه، هل تفهم ذلك؟ كيف أنحت في الصخر أمام رأس؟ فضحك الرجل، هل أنت مجنون؟ فسأل آخر فلم يجبه، فسأل غيره فلم يجبه، وظل يسأل كل من يقابله عما قرأه، كالجنون لم يجبه أحد، حتى جلس على أحد الطاولات وبدأ يقرأ تلك السطور الأخيرة ويكررها بصوت عال، ولكنه. لم يفهم منها شيئا حتى وجد أمامه كاسا من الخمر فشربه دون أن يدرك أنه خمر وشرب منه مجددا وظل يقرأ ويفكر دون أن يصل إلى شيء وكلما انتهى ذلك الكأس أمامه ملأه النادل من جديد حتى ظهر تأثير الخمر عليه فوقف فوق الطاولة التي كان يجلس عليها وأمسك زجاجة الخمر بيده والكتاب بيده الأخرى ثم صح ضاحكا في سخرية إلى من يجلسون بذلك الكتاب ظللت أحلم ان أجد ذلك الكتاب وأبحث في كل مكان بتلك المدينة اللعينه ثم شرب قليلا من الخمر وتابع وحين وجدته ظللت أعمل وأعمل وأعمل لا اكل ولا أنام حتى احصل عليه ثم صمت وضحك مقاقها وقد بدأ الناس يسخرون منه حتى أكمل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 علمت لماذا لم يستطع بالخروج من هنا ومعه ذلك الكتاب فسأله رجل سكير يجلس على طاولة بعيدة لماذا ايها المجنون فأشار خالد إليه ضاحكا ثملا حسنا سأخبرك أيها السمين لا بد أن القصة قد اعجبتك سأخبرك يبدو أن صاحب هذا الكتاب اللعين خشى أن يذهب أحدكم إلى ذلك السرداب لا أعلم لماذا خشي أن تذهبوا إلى هناك ليت اهل زيكولا يذهبون إلى بلدي فيجعلونهم يعملون ولا يعتمدون على غيرهم مثل زيكولا ثم ضحك عاليا لقد وضع لغزا بأخره ثم جلس على الطاولة ووضع رأسه بين يديه ثم رفع رأسه مجددا وضحك ضحكة يشوبها ألم كبير كان يعلم أنكم تتعاملون بالذكاء كان يعلم أنكم أغبياء أن تستخدموا ذرة ذكاء واحدة لتفكروا في ذلك اللغز ثم هدأ صوته ويبدو أنني سأظل مثل أبي طوال عمري أبحث عن ذلك المخرج لأنني غبي مثلكم ثم نهض مجددا فوق الطاولة ورفع الكتاب بيده وصح بصوته السكير فالآن من يريد أن يشتري هذا الكتاب مقابل عشر وحدات من الذكاء ظل خالد هكذا يهذي لما أصابه من ألم الصدمة فلم يجب أحد فعاد مجددا وصاح بصوته ألا يستحق عشر وحدات؟ نكم لا تعلمون قيمته صدقوني إنه ثمين حسناً خمس وحدات. فلم يجبه أحد مرة أخرى فتمتم إلى نفسه بكلمات غير مفهومة ثم نزل من فوق الطاولة وصار خارجا من ذلك المكان وسط سخريه كل من يقابلنا وتحرشات فتيات الليل يسير مترنحا لا يدري بشيء من حوله وفي يده كتابه يلوح به إلى من يقابله ويضحك حتى عاد إلى المكان الذي يقف به حصانا وما إن وصل إليه حتى سقط وكأنه فقد وعيه في صباح اليوم التالي كان خالد نائما على جانب أحد شوارع تلك المنطقة بجوار حصانه حتى فتح عينه فجأة حين فوجئ بفيض من الماء البارد ينسكب فوق رأسه وما إن نظر أمامه حتى وجد تلك الفتاة التي أرشدته إلى هلال من قبل فتاة الليل وبيدها إناء فارغ وقد ضحكت لست وحدك من تسكب الماء فنهض خالد مسرعا ونظر إلى ملابسه المبتلة وأمسك رأسه من الألم ثم نظر إليه غاضبا فأسرعت مبتعد عنه وحدثته ضاحكا هيا عد إلى حيث جئت لن يفيدك أن تبقى هنا فصمت خالد ولم يتحدث ثم أمسك بلجام حصانه وانططأه وبدأ يتحرك به ببطء مبتعدا عن الفتاة حتى صاحت إليه مجددا كنت أتمنى أن لا أراك هكذا ليلة أمس ثم صمتت وصاحت مرة أخرى كنت أظنك أقوى من ذلك فأوقف خالد حصانه ثم التفت إليها وتحدث بصوت هادئ أنا آسف ثم استدار مجددا وأمر حصانه أن ينطلق بين شوارع تلك المنطقة إلى أطرافها حيث طريقه إلى المنطقة الشرقية كان الحصان في طريقه نحو المنطقة الشرقية وخالد يكاد أن يلقي بنفسه من فوقه ندما عما فعله ليلة أمس لا يصدق أنه قد ثمل ولم يتحمل صدمة لغز الكتاب يتحدث إلى نفسه ويؤنبها إنها المرة الأولى التي يشرب فيها خمرا ولا يتذكر عما تحدث إلى السكارة ولكنه لم يود لحظة واحدة أن يكون هكذا نظر إلى السماء ويستغفر ربه ويتحدث إلى نفسه بأنه لن يفعلها مجددا ثم تذكر الكتاب وذلك اللغز. ماذا يقصد كاتبه؟ كيف يكون كالشمس؟ وكيف ينحت في الصخر؟ وأي راس تلك؟ وظل هكذا حتى وصل إلى أطراف المنطقة الشرقية مع حلول الليل واتجه إلى شاطئ البحيرة وما إن وصله حتى غلبه النواس من التعب وألم رأسه الشديد فآثر أن يستريح حتى صباح اليوم التالي في صباح اليوم التالي استيقظ خالد من نومه ولم يكد يفتح عينيه حتى وجد أسيل تأتي إليه مسرعة وسألته في لحفة هل حصلت على كتابك؟ فابتسم خالد ابتسامة يعتريها الحزن نعم ثم نهض وأسارع بضع خطوات تجاه البحيرة حتى ألقى بنفسه في مائها يرتدي بنطاله ونصفه العلوي عاري بعدما ألقى بقميصه على شاطئها واخذ يغمر جسده بالماء حتى سألته أسين مجددا وهي تقف أمام البحيرة خالد هل دفعت الكثير من مخزونك؟ فصمت خالد وأكمل سيره إلى داخل البحيره ثم أكملت خالد أراك شاحبا اليوم وشحوبك مميز؟ نك أنفقت الكثير من ثروتك، تجاوزت ثمن الكتاب فتوقف خالد ثم التفت إليها أيوة إلى طلب مني مئة وحدة اضافيه حتى صاح صوت في دهشة مئة وحدة فالتفتت أسيل فوجدت يامن قد جاء فأكمل خالد إليه معه. نعم مئة وحدة لقد طلب مني خمسمائة وحدة مقابل ثمن الكتاب وإلا هيأطى صفحاته ثم صار خارجا من الماء والمياه تتساقط من جسده وبنطاله المبلل ثم ارتدى قميصه وسأل يامن لما رحتش عملك؟ فضحك يامن اخبرني احد أنك جئت بالأمس بعد حلول الليل فجئت كي أخذ الحصان وأعيده إلى صاحبه وأن أرى أثمن كتب زيكولا. بعدها قد أذهب إلى عملي أو لا أذهب اليوم إن تلك اللحظة لا يضيعها عاقل ثم سأله أين الكتاب؟ فصمت خالد حتى نطقت اسيل خالد ما لي أراك حزينا فتحرك خالد إلى جوار شجرته وأخرج الكتاب من بين أغراضه ثم ألقاه إلى يامن وتحدث ساخرا ده اغلى كتاب في زيكولا فالتقطه يامن فرحا وظل يتامله حتى أكمل خالد للأسف كنت مفكر اني مجرد ما هذا أخرج من هنا بعد يوم زيكولا بس تقريبا اللي يدخل زيكولا صعب انه يسيبها فقاطعته أسيل في دهشة ألم يتحدث الكتاب عن سرداب فوريك؟ فرد خالد الكتاب تحدث عنه وعن فوريك وعن مصر والغريب ان الكتاب يقول إن ممكن أخرج قبل يوم زيكولا. واني مش مضطر أنتظر لليوم ده واني عشان أرجع لبلدي كان لازم أدخل زيكولا. ثم أخذ نفسا عميقا وزفره بقوة لكنه ترك لغزا في نهايته لمخرج السرداب أسيل؟ أي لغز؟ فنظر خالد إلى يامن ثم سأله أن يقرأ آخر سطور الكتاب فبدأ يامن يقرأ من يأتي إلى تلك الأرض ويريد أن يعود إلى دياره وأن يصل إلى السرداب فوريك مجددا لابد أن يدخل سيكولا ويكون كالشمس وينحط في الصخر فيجد باب السرداب الآخر أمام الرأس مباشرة. بعدها صمت يامن وكأنه لم يفهم شيئا وصمت تأسيل مثله وصمت خالد حتى نطق أول مرة أحسني ضعيف كانت في اللحظات اللي أردت فيها اللغس مش عارف اللي حصل لي حسيتني بعد ما مسكت الأمل بإيدي راح فجأة وكأنه تبخر وشربت خمر للأسف شربت خمرا أيوه للأسف أعتقد أن تصرفي ده كان نتيجة الصدمة فقاطعته أسيل مجددا أو نتيجة لشيء آخر وهو فقدانك لذكائك أنك فقدت وحدات كثيرة من ذكائك في وقت قليل كان قد زاد بعد دخارك لثمن الكتاب ثم أنفقته فجأة ومعه مئتي وحدة إضافية لهلال وثمن استئجار حصانك أي شخص مكانك كان سيتصرف بغرابة كان سيفعل أي شيء بعيدا عن شخصيته الحقيقية ولن يلومه أحد إنه تصرف لا إيرادي إنك أصبحت مثلنا يا خالد فصمت خالد ثم نطق يامن. وهل لا يوجد حل لهذا اللغز في الكتاب ذاته؟ فرد خالد لا أنا قرأت الكتاب بسرعة وكان بيتكلم عن أهل زيكولا وعن حياتكم واللغز موجود في آخر الكتاب بس ثم أكمل أنا متأكد انه لغز سهل ممكن يكون سهل للغاية بس محتاجنا نفكر نطق يامن على الفور في دهشة نفكر ثم التفت بوجهه وكأنه يهرب فظهر الغضب على وجه خالد وصاح أيوة صاحب الكتاب أكيد كان عارف زيكولا ما فيش فيها حد بيفكر أو بيستخدم زكاءه من شد البخلهم بس انتو لازم تساعدوني ثم نظر إلى أسيل أسيل لازم تفكري لازم تساعديني انت غنية يعني زكية انت اسكى مننا بمراحل فصمتت أسيل دون أن ترد ثم نظر إلى يامن وانت عارف زكولة أكتر مني لازم تفكر لازم ثم صاح إلى الاثنين بعدما صمتا ولم ينطقها عارف ان تفكركم بذكاء هيقلل من سروتكم بس هتحس بالفخر لو إدرت تحل اللغز ده فلم يرد مجددا فصمت خالد وجلس أمام البحيرة واعطى ظهره لهما حتى نطق يامن حسنا سأفكر يا خالد ولكن علي أن أعيد الحصان إلى صاحبه الآن وأن نذهب إلى عملنا معا فصح خالد لن أعمل الآن فاقترب تأسيل من خالد خالد لا تيأس أعتقد أنك قوي بما يكفي لتجد حلا لهذا اللغز فرد خالد مبتسما قوي هنا اللغز يحتاج إلى ذكي إن رجال زيكول أقوياء ولكنهم ليسوا أذكياء إن اللغز يحتاج إلى من يفكر وأنا سأفكر ثم نظر إلى يامن الذي كاد يغادر المكان وصاحبه يامن اجلس لن تذهب إلى عملك قبل أن نجد حل هذا اللغز فاندحش يامن حتى أكمل خالد وقد هدأ من ثورته اجلس يا يامن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 وتحدث إليهما اللغز بيقول يكون كالشمس وينحط في الصخر والباب أمام الرأس يكون كالشمس وينحط في الصخر الباب أمام الرأس ثم نظر إلى يامن في تمثيل موجودة في زكولة فرد يامن لماذا؟ قد يكون يقصد الرأس تماثيل فصمت يامن قليلا ثم تحدث لا أعتقد حتى أكملت أسيل لا توجد تمثيل في زيكولا إلى تلك التي ينحتها نحت زيكولا لفقراء يوم زيكولا حين تلعب لعبة زيكولا ثم تحطم جميعا أصحابهم الذين ينجون من اللعبة من يحطمونها إنها نذير شؤم لهم صمت خالد وتحرك بعض الخطوات جيئة وذهابا مرة أخرى وحدث نفسه لا يوجد تمثيل بعدها نظر إلى أسيل مجددا كيف أنحت في الصخر يا أسيل؟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 إنك مضيء مثلها يا خالد وغضبك مثل حرها الشديد فقطعه خالد غاضبا ليتني تركتك تذهب إلى عملك أصمت يا يامن لا أريدك أن تتحدث إنك اليوم اغبى مما كنت أتخيل فصمت يامن وعاد بظهره إلى الخلف نائما أمام البحيرة وخالد ما زال يفكر ويتحدث إلى نفسه وأسيل تترقبه في صمت حتى نظر إليها أسيل سعديني حسنا يا خالد إنني أفكر الآن مثلك لا توجد رؤوس وأنت كسرت الصخور بالفعل هل قرأت الكتاب جيدا؟ فرد خالد أعتقد فصمتت مجددا وقد بدأ الوقت يمر وخالد لا يكف عن الحركة وأسيل تضع رأسها بين يديها وتفرك شعرها الناعم وكأنها تفكر ويامن نائما على ظهره واضعا احدى قدميه فوق ركبة رجله الأخرى حتى غربت الشمس ولم يصلوا إلى شيء حتى نطق خالد في ياس أرى أنني أصبحت غبيا بالفعل فتحدثت أسير مبتسمة سنجد الحل يا خالد سنجده ويمن يستمع إليهما ومازال نائما على ظهره وينظر إلى النجوم التي تملأ السماء حتى تحدث إلى خالد أنا اعتذر حقا يا خالد إنني أريد أن أساعدك ولكنني لا أستطيع ذلك كانت أمي تخبرني دائما أن اياد صديق عمري أكثر مني ذكاء ولكن أين نجد اياد الآن؟ إنه في المنطقة الغربية يكسر الصخور مثلنا فالتفت اليه خالد وسأله في لهفه يكسر الصخور؟ فرد يامن مندهشا من لهفه خالد نعم فسألهما خالد هو في منطقة صخرية غير المنطقة الشرقيه فأجابت أسيل نعم المنطقة الغربية أيضا منطقة صخرية نعم انك لم تذهب إليها فصمت خالد كأنه يفكر وقد لمعت عيناه وتحرك تجاههما مسرعا ووضع بعض الأخشاب في النار التي أشعلها يامن من قبل كي تزداد إنارتها ثم تحدث لما كنت السرداب فريق إن أسم السرداب لطريقين، انا أخذت طريق منهم والسداب أبعدني عن طريق تاني طريق المخرج بعدها جلس على الأرض أمام يامن الذي نهض وجلس وأسيل التي تابعته في ترقب ثم أمسك بقطعة خشب صغيرة وبدأ يرسم على رمالي أمامهما فرسم خط طويلا وتحدث لو كان ده طريق السرداب الرئيسي ثم رسم خط متفرع منه يسير تجاه يام وأسيل وأكمل حديثة ونخط الطريق ده لحد ما جيت في الصحراء خارج زيكولا ثم رسم خط آخر متفرع من الخط الرئيسي أيضا ولكنه معاكس للخط الفرعي الذي رسمه من قبل وأكمل والطريق ده اللي السرداب أبعدني عنه طريق المخرج على حسب كلام الكتاب ثم وقف على قدميه وتحرك خطوتين للخلف وابتسم الآن تأكدت أن زيكولا أخذت من ذكاء الكثير إزاي ما فكرتش في ده ثم أشار إليهما بأن ينظر إلى الفرع الذي رسمه تجاههما ونطق هو ده الطريق إلى شرق زيكولا أكيد هو ثم أشار إلى الخط المتفرع المعاكس له وهدأ من صوته وابتسم وهو ذا الطريق لغرب زيكولا المنطقة الوحيدة التي لم أزرها في زيكولا المنطقة الغربية ثم نظر إلى سماء حيث نجوم التي برزت ثم نظر إلى يامن وأسيل لم يقصد بالشمس أنني مضيء يا يامن إنه قصد بالشمس حركتها من الشرق إلى الغرب إنه اسهل مما تخيلت إنه سهل للغاية ولكن لشخص لم يفقد ذكاءه شخص عاوز يفكر فضحك يامن وابتسم تسيل ثم توقفت عن ابتسامتها وتحدثت ولكن يبقى الرأس فابتسم خالد سأجدها فقطعه يامن وما الذي يؤكد لك أنها حقا المنطقة الغربية فأجابه خالد بلهجته بعدما تنوعت لهجته ما بين لهجته الأصلية ولهجه سيكولا لست متأكداً ولكن لم يعد وقتا سوى للمجازفة إن خشيت المجازفة سأظل مثل أبي هنا طوال عمري سأذهب إلى هناك وأعتقد أنني سأجد ذلك الرأس بسهولة لا بد أن يكون بقية اللغز أسهل مما نتخيل فضحك تسيل يبدو أن ذكاء في بلدكم يختلف عن ذكائي هنا ثم أكملت لو فقد أحد مثلك خمس ذكائه لما نطق فابتسم خالد أتمنى ان تكون شكوكي سليمة وأنه يكون صحب الكتاب أصديخا سهل كدا فضحك يامن وأمسك بليجام الحصان الذي كان يقف بجوارهم عسنا يا ذكي ولكن المنطقة الغربية أبعد من المنطقة الشمالية هل ستستأجر حصانا يكلفك المزيد من ذكائك؟ فصمت خالد مفكرا حتى نطقت أسيل لا إنه استأجر حصانا إلى المنطقة الشمالية لأنني لم أكن أذهب إلى هناك أما المنطقة الغربية فسأذهب إليها بعد عدة أيام لحسن حظك يا خالد هل تنتظر وتاتي معي؟ فابتسم خالد ورد على الفور أيها انتظر فابتسمت أسيل حسنا عليك أن تعمل إلى حين نذهب إلى هناك عليك أن تحاول إعادة أجزاء ولا قليلة من ثروتك فابتسم خالد ثم نظرت أسيل إلى يامن وأنت لا تريد أن تساعد صديقك هناك؟ فنظر إليه يامن مندهشا، ثم أكملت إنني أريد مساعدا آخر مع خالد ولكنني لن أدفع لك أكثر من أربع وحدات باليوم وملابسا جديدة لك فصمت يامن في ضحك مساعد طبيبة حسنا لماذا؟ ثم تمتم إلى نفسه مساعد طبيبة صباحا وبحث عن رأس مجهولة مع صديق بعد الظهيرة اظن أن هنالك ما يمنع ذلك بعدها تحدثت أسيل إلى خالد بصوت يسمعه يامن الآن سأغادر يا خالد وسأقابلكما هنا صباحا بعد ستة أيام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 هل ستأكل أنت الآخر؟ فرد خالد لا انا أهنام ربما آكل غدا إن طعام الآن يأخذ من ذكائي وأنا أحتاج كل واحدة حتى أجد ذلك الرأس وذلك المخرج فابتسم يامن حسنا أراك غدا في العمل وسأخبر العمال بأنني أمسكت أثمن كتب زيكولا بيتي كتاب ينقذ فقيرين من ذبح يوم زيكولا ثم ضحك وغادر هو الآخر وظل خالد بمفرده بجوار شجرته على شاطئ البحيرة مرة الأيام يوما تلو الآخر وخالد يعمل معيام ويقرأ الكتاب مجددا أكثر من مرة باليوم ويقارن بينما ذكره الكتاب عن أهل وبين وبينما كتبه هو في أوراقه يحاول أن يسأل الكثيرين ممن ذهبوا إلى المنطقة الغربية من قبل لعل أحدهم يدرك سر ذلك الرأس يعلم أن ذهابه إلى هنالك مجازفة وقد لا تكون ما يقصده صاحب الكتاب ولكنه لم يجد حلا اخر وانها اقرب الحلول اليه حتى جاء اليوم السادس وكان في انتظار اسيل وعربتها عند البحيرة حتى وجد يامن يقترب من بعيد وقد ارتدى زيا جديدا جلبابا ازرق قصيرا ومزركشا ويظهر من تحته بنطال فضفاض ويسير متبهيا بزيه وينفض كل لحظة عن اكمامه فضحك خالد حين رأاه ثم سأله يامن على الفور ألست وسيما في هذا الزي؟ فضحك خالد إن ملابسك أجدت كثيرا من ملابسي فضحك يامن هم. إني أعمل بمقابل أما أنت فتعمل مقابل ذهابك إلى منطقة زيكولا بعدها وصلت عربة أسيل وما إن رأى يامن السائق حتى همس إلى خالد يبدو نني لن أعمل سائقا سأعمل مساعدا حقا فضحك خالد حتى ظهر تأسيل من نافذة العربة ونادت بصوتها في ابتسامة هيا فحمل خالد جميع أراضه وكانت لفافة من القماش بها أوراقه وكتابه وبعض كسرات الخبز القديم وركب مع يامن العربة بمواجهة اسيل والتي أمرت السائق ان يتحرك نحو المنطقة الغربية انطلقت العربة وبداخلها خالد ويامن وأسيل ويامن ينظر عبر النافذة مسرورا حتى أثار دهشة أسيل ويريد أن يخرج عبر النافذة كي يره من يعمل معهم بزيه الجديد أما خالد فظل صامتا وينظر عبر النافذة الأخرى وأسيل تترقبه في صمت ثم قالت هل وجدت شيئا آخر لذلك اللغز؟ فابتسم خالد لا كل أمل ان يكون ظننا صحيح ويكون فعلا في مخرج فصمتت ثم ابتسمت وتحدثت تريد أن تغادر الزكولة في أسرع وقت؟ لن تنتظر يوم زيكولا حتى. وما سألته؟ ماذا ذكر الكتاب عن تاريخ زيكولا؟ فرد خالد مبتسما وفضل أن يجيب بلاجتها. إن صاحب الكتاب لم يعرف والآخر سر زيكولا. يبدو أنه لا أحد يعلم سر تلك الأرض. ولكنه ذكر كيف تحدثتم من العربية. فسألته أسيل كيف؟ فقلب خالد صفحات الكتاب على عجل وأشار إلى صفحة به.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 لا ندن كثيرا حتى سألته اسيل هل ذكر أين زيكول من أرضك؟ فرد خالد لا لم يذكر ذلك لكن الشيء الذي أعلمه أنا وصاحب الكتاب أن الطريق بين أرضي وأرضكم هو ساداب فوريك ثم أكمل بعدما قلب بعضا من صفحات الكتاب هو الآخر لم يستطع أن يجد تفسيرا لوجودك ووجود تلك الصحراء والأراضي وأبار المياه التي توجد بها وتلك السماء وتلك الشمس فقال عينازيكولا أرض أخرى لا أحد يعلم أين هي سوى أنها نهاية سرداب فوريك يبدو أنها ستظل سرا أبديا لا يعلمه أحد بعدها أكمل الثلاثة حديثهم عن ذلك الكتاب وبدأ خالد يقرأ لهم بعضا من صفحاته ويندهشان كثيرا حين يقرأ لهما خالد عن سرداب فوريك وتصميمه البديع وكيف يكون مضاءا ليلة البدر وكيف تم تهويته وكأنهما لا يصدقان ما يسمعانه ولكن خالد حدثهما بأنه قد راى ذلك بالفعل حين مر منه ومر الوقت والثلاثة يكملون حديثهم وينتقلون من حديثهما عن الكتاب وما به إلى هلال ذلك الجشع الذي أخذ مئة وحدة إضافية من يقسم أنه لو فعل معه ذلك لقتله وضحك كثيرا حين أخبرهما خالد بأنه قد ثمل ولا يتذكر شيئا مما تحدث به إلى الناس في تلك اللحظات هناك حتى بدأوا يتحدثون عن تلك المنطقة التي يتجهون إليها وقد نظر خالد إلى يامن وسأله أنت أنت لي بل كده أن المنطقة الغربية فيها سوق كبير بيتم في بيع وشراء جميع منتجات زيكولة زراعية والصناعية فأجابه يامن نعم تلك المنطقة يحصدها الكثيرون رغم بعدها عن منطقتنا فقاطعته أسيل وأكملت ولكنها أكثر قربا إلى منطقة الحاكم التي نمر أمامها الآن فنظر خالد عبر النافذة فوجد قصور المنطقة الوسطى المتميزة قصور منطقة الحاكم بينما تسير بالطريق الممهد الموازلها حتى أكمل يامن وقريب ايضا من المنطقة الجنوبية منطقة الزراعة وعرفت دائما أنها ارض الشراء والبيع في زيكولا، وأن الأسعار بها أرخص كثيرا من مثيلاتها في المناطق الأخرى فيلجأ إليها الكثير من أهالي زيكولا. فتحدثت أسيل إنها منطقة تجار زيكولا. وهم يعيشون بها رغم أنها منطقة يصعب العيش بها ثم أكمل يامن ومنذ سنوات قريبة أصبحت المنطقة المنافسة لمنطقتنا في صناعة الطوب من الصخور بعدما بدأوا يستغلون طبيعتها الصخرية في صناعة الطوب مثلنا وبها الكثير من العمال الأقوياء منهم إياد صديقي فصمت خالد ثم ضحك ساخرا كان في الأول هدفي إني ألاقي الكتاب ولأيت الكتاب دلوقتي هدفي أن ألاقي رأس مجهولة ثم عاد بظهره إلى مسند المقعد الذي يجلس عليه وأكمل ساخرا من نفسه في حزن خايف لا الراس يكون علي ان ألا حاجه تانية غيرها فابتسمت أسيل وإن كان ستجد كل ما تريد أنت القوي أنت الذكي أنت تختلف عن غيرك يا خالد أنت من وجدت كتابك وانت من وجدت حل لغزه وأنت من ستخرج نفسك من هنا فابتسم يامن وظل يترقب خالد وأسيل حتى ساد الصمت داخل العربة غربت الشمس وحل الظلام بالسماء وعاد يامن بظهره إلى الخلف وأغمض عينه وكأن النعاس قد غلبه أما أسيل فلم تفارق عينها السماء حتى صاحت إلى خالد انظر هنا ثم أشارت إلى السماء إنه أسيل فنظر خالد مبتسما إلى السماء ونظر إلى ذلك النجم اللامع ثم نظر إلى أسيل أنا بتفائل بي وبتفائل بوجهك يا أسيل فاحمر وجهها خجلا كعادتها وابتسمت وظلت تنظر إلى ذلك النجم بالسماء وخالد ينظر إليها ويبتسم حين يجدها تحرك رأسها وعينيها مع ذلك النجم مع مرور العربة لا تريد أن يغيب عنها لحظة واحدة ثم يضحك حين ينظر إلى يامن فيجده قد انزلق بجسده بين المقادين وقد تعمق في نومه حتى نظر عبر النافذه بعيدا فوجد نيرانا بعيده فعلم أنهم قد اقتربوا من تلك المنطقة التي يقصدونها وصلت العربة إلى اطراف المنطقة الغربية فأيقظ خالد يامن على الفور ففتح عينيه في ابتسامة حين وجد نفسه منزلقا داخل العربة ثم نهض وعدل من جلوسه وملابسه ثم تحدث تأسيل سنتجه الآن إلى مكان لنبيت به حتى الصباح هنا يوجد مكان خاص لطبيبة الحاكم أنا ولمساعدي أنتما فابتسم يامن رائع خشيت أن أنام على جانبي أحد الشوارع مثل ما يفعل صديقنا دائما فابتسم خالد ثم أكملت أسيل سنبدأ عملنا في الصباح وبعض الظهيرة لن أحتاج إلى مساعدتكما فاذهبا لتبحثا عن مخرج ذلك السداب بعدها توقفت العربة أمام أحد البيوت ونزل الثلاثة تتقدمه أسيل ويليها خالد ثم يامن والذي حمل جميع الحقائب ومن بينهم أغراض خالد واتجهوا إلى داخل ذلك البيت حيث كان أحد الأشخاص في استقبالهم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 وخالد يراه ويضحك أما أسيل فكانت تشيط غضبا ولكنها تعود لتضحك حين تجد خالد يضحك لذلك وظلوا يتنقلون بين شوارع تلك المنطقة وخالد ينظر إلى بيوتها والتي بدأ على الكثير منها الثراء ولكنها ليست في ثراء قصور المنطقة الوسطى يعلم أنها بيوت تجار زيكولا ولا بد أنهم أثرياء تتكون أغلبها من طابقين وتمتاز ببراعة معمارية من الخارج وجدران صخرية سميكة ونقوش مميزة على واجهتها ونوافذها وليست عطيق مثل مباني المنطقة الشرقية حتى مرت الساعات فأخبرتهما أسيل بأنها ستكمل مداوات النساء أما هما فعليهما أن ينصرفا ويبحثا عن هدفهما انصرف خالد ويامن على الفور وقد تخلص يامن من ملابسه الجديدة وارتدى زيه القديم الذي أحضرهما وصار معا في شوارع المنطقة الغربية يبحثان عن أي شيء يبحثان عن ذلك الرأس الذي لا يعلمون ماهيته حتى وصلا إلى منطقة شاسعه وبها الكثير من أهل زيكولا رجالا ونساء فاخبر يامن خالد بأنها سوق زيكولا الكبير حتى اقتربا فوجد خالد بهذا السوق الكثير من المحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات التي يعرفها وبعضها لا يعرفه ولم يره من قبل ويتزحم الناس من حوله وتلك المنتجات التي صنعها أهل زيكولا ملابس جديدة جلابيب قمصان فساتين جميعها مترصه رسمت من ألوانها لوحات رائعة والبائعون ينادون باسعارهم من الوحدات والصخب يعم المكان وخالد ويامن يتحركان بصعوبة بين ذلك الزحام حتى سأله خالد وقد اعلى صوته كي يسمعه كيف يشتري هؤلاء الناس؟ ألا يخافون على ثرواتهم؟ فأجاب يامن وقد أعلى صوته هو الأخر إن الأسعار هنا ليست طاهضة كالمناطق الأخرى كما أخبرتك هنا يشترون تلك المنتجات ويعخذونها ليبيعونها في المناطق الأخرى بأسعار أكثر غلاء للأثرياء فيحققون المزيد من الثروة وهناك سلع كالسلع الزراعية لا نستطيع أن نستغني عنها وهم يعرفون جيدا كيف يربحون من تجارتها ثم وصل سيرهما بين السحان وعين خالد تنتقل هنا وهناك تبحث عن ذلك الرأس ويسأل من يقابلهما عن رأس تمثال أو عن تمثال شهير بتلك المنطقة أو أي رأس يعرفونه ولكن الجميع انكروا وجود تمثيل أو أي رأس بتلك المنطقة حتى أصابهم التعب وجلسا بجوار أحد البيوت وشربا من الماء الذي أحضره يامن معه حتى تحدث يامن محمسا خالد سنجدها أشعر أننا سنجدها يا خالد حتى قطع حديثه إليه حين صاح بصوته بعيدا إلى أحد الأشخاص إياد ثم جرى نحوه واحتضنه كثيرا ثم تحدث إليه قليلا به إلى خالد إنه خالد الذي قابلته معي يوم زيكولا. هل تذكرته؟ فابتسم إياد الغريب نعم إنني أتذكره هل أصبحت ما أصدقاء؟ فضحك يامن نعم فسأله إياد مجددا وماذا جاء بكما إلى هنا؟ هل تريداني أن تشتري شيئا ما؟ ثم نظر إلى يامن ولماذا لم تخبرني بمجيئك سابقا؟ أخشى دائما مفاجآتك فضحك يامن حتى سأله خالد على الفور اياد تلك المنطقة صخرية؟ فرد اياد نعم إنها أكثر المناطق عورة في زيكولا إن الأرض هنا صلبة للغاية ولا تصلح للزراعة فقطعه خالد وسأله هل توجد تمثيل في تلك المنطقة؟ أبحث عن رأس لا أدري أي رأس فصمت اياد مفكرا لا تلك المنطقة أسكن بها منذ زمن ولا توجد بها أي رؤوس لابد انكما أخطأتم المكان فصمت خالد وبدا عليه التوتر ولكن الكتاب بيقول أنحف الصخر واني أكون كالشمس وأرى تفسير لللغز ده هي المنطقة الغربية فنظر يامن إلى اياد أرجوك يا إيد أعلم أنك ذكي فكر معنا تذكر أن خالد صديقي وأريدها أن يصل إلى مراده فابتسم اياد وشرب من ماء يام وأكمل إلى خالد أنا أود ذلك ولكني لا أفهم شيئا مما قلته من حديثك عن الكتاب صدقني لا يوجد لديك دليل مما سمعته الآن سوى النحت في الصخر نعم تلك المنطقة أرضها الصخرية شهيرة هنا حتى يقال إن طبيعة تلك الأرض الصخرية هي من تحكمت في بناء سوريزيكولا ولم يكد يكمل حديثه حتى فوجئ الثلاثة بأسيل تأتي إليهم وتلحث وكأنها أتت عدواً ووضعت يدها على صدرها تريد أن تلتقط انفاسها ونظرت إلى خالد والعرق على وجهها خالد لقد وجدت ذلك الرأس الذي تبحث عنه دق قلب خالد وانتفض بقوة وكل من يام وإياد هكذا وسألها خالد على الفور فين؟ فجذبته من يده هيا ثم انطلقت ويدها تمسك يد خالد ووراءهما يام وياد وأسرعوا بين الزحام واصطدموا بالكثير من الناس وكلما سبهم أحد ابتسموا له وأكملوا عدوهم وخالد يسأل أسيل عن الرأس ولكنها تبتسم وتطلب منه أن ينتظر قليلا ثم يواصلون تحركهم بين الزحام وما زالت يد أسيل متشابكة مع يد خالد لا ينفصلان سوى أن يمر أحد الأشخاص بينهما وما يلبث أن يمر حتى تتشابك اليدان مرة أخرى ويامن واياد يسرعان خلفهما ويزحان بأيديهما من يقابلهما ولا يريدان أن يفقد بصرهما خالد وأسيل حتى خرجوا من تلك السوق إلى أحد الشوارع الأقل زحاما وأسرعوا إلى نهايته تقودهم أسيل وما زالت صامتة لا تريد أن تتحدث وخالد يتبعها وقلبه يدق. وأنفاسه تتسارع حتى وصلوا إلى الطرف الغربي للمنطقة الغربية ولم تكن هنالك سوى بيوت قليلة أغلبها ليست بفخامة مثلاتها من البيوت الأخرى بتلك المنطقة وقد ظهر سورو زيكولة وارتفاعه الذي يصل إلى خمسة طوابق فتوقفت أسيل ثم حاولت أن تلتقط أنفاسها مجددا وأشارت أمامها حتى ظهر عليها الإنهاك انظر هناك فنظر خالد أمامه ونظر معه يام وإياد يبحثون عن رأس بذلك المكان فلم يجدوا شيئا حتى سألها خالد فين فابتسمت أسيل وما زالت أنفاسها سريعة إنها ليست تمثال كما خيل إليك وإلينا إنها رأس أخرى تماما فاندهش خالد ونظر مجددا ولكنه لم يفهم ما تقصده أسيل حتى نطقت خالد انظر إلى سوري زيكولا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 وحاولت أن أستخدم ذكاء الكثير كي أجد تلك الرأس ولكني لم أصل إلى شيء حتى شاء القدر أن أداوي عجوزا مريضا بعدما غادرت ما اليوم وأخبرتني صدفة أن طبيعة تلك المنطقة الصخرية تحكمت في بناء سوري زيكولا كما أخبرها القدامى وهنا بدأت أفكر من جديد فقطعها اياد نعم إنني كنت سأخبرك بأن ارض المنطقة الغربية على هيئة مثلث يحيط بها سوري زيكولا لولا ان قاطعتنا الطبيبة فأكملت أسيل نعم يا خالد إنها المنطقة الوحيدة في زيكولا التي شيد بها سور زيكولا كضلعي مثلث وبها زاوية منفرجة ثم صمتت وأكملت انظر إلى تلك الزاوية يا خالد بين ضلعي سور الضخمين كنا نراها نحن من زاوية من الداخل فهي في التوقيت ذاته الرأس من الخارج رأس المثلث فصاح يامن بعد أن تركهم واقترب من السور الضخم فاقترب الثلاثة منه فاشار إلى رسمة صغيرة منحوته بجدار تلك الزاوية وأكمل توجد رسمة لشخص ما ولكن لا أعرف من هو فرد خالد في لهفة بعدما تذكر شيئا ما الرسمة أنا شفت الرسمة دي قبل كده الرسمة دي تشبه نفس رسمة الرجل الغني اللي كانت في السرداب وكنت عاوز أصورها ومن بعدها حصل انهيار السرداب فتحدث أيام مبتسما هذا دليل أن ما قالته اسيل صحيح فدق قلب خالد بقوة وتحدث بصوت هادئ نعم أعتقد أن أسيل على صواب وجود تلك الرسمة هنا يؤكد ذلك لابد أن صاحب الكتاب من نقشها وأدرك أنه لن يعرفها إلا شخص عبر سرداب فوريك شخص سعب كل ما لديه كي يصل إلى حل لغزه ويستحق الوصول إليه ولكني لم أكن أتخيل أن الرأس يكون رأس مثلث ضلعيه صورة زيكولا ذاته ثم نظر إلى أسيل أنا بشكرك يا أسيل لأنك استخدمت ذكائك وإقدرت توصلي لحل اللغز كان صعب أني أحل لوحدي. فابتسمت أسيل ثم سألت خالد لماذا لا أراك سعيدا بوجود الرأس الذي نبحث عنه؟ فصمت خالد قليلا ثم تحدث إن اللغز يقول إن الباب أمام الرأس مباشرة ثم أكمل هذا يعني أن الباب السرداب خارج هذا الصور فصمتوا جميعا وكأنهم لم يفكروا في ذلك زالت فرحتهم حتى نطق إياد. علينا أن نغادر تلك المنطقة الآن إن حراس زيكولا لا يحبون أن يتواجد أحد بالقرب من هذا السور وهم يمرون بين الحين والآخر ابتعد الأربعة عن سور زيكولا ووقفوا مجددا على بعد قرابة الثمانين متر منه حتى نطق يامن إن كان باب ذلك السرداب خارج سور زيكولا، فلماذا ذكر صاحب الكتاب أن من يريد أن يعود إلى بلده فليمر أولا بزيكولا فردت أسيل حين قرأت الكتاب بالأمس ذكر صاحبه ان سور زيكولا لم يكن قد اكتمل بناؤه حتى وقت قريب من كتابته لكتابه منذ قرنين ثم اشارت الى سور زيكولا واكملت ربما كان هذا الجزء هو الجزء الاخير الذي تم بناؤه بعدما استغرق الكثير من الوقت كما حكت لي عن عما تعرفه ثم نظرت إلى خالد هذا يعني ان صاحب الكتاب حين ذكر انه عاد الى وطنك ثم جاء الى هنا مجددا قد وصل إلى ذلك المخرج قبل اكتمال بناء السور ثم ذكر أنه لم يغادر بعدها ربما كان لحبه لزيكولا كما كتب ذلك أو لاكتمال بناء السور فزاد ذلك من اللغز تعقيدا ولكنه ترك تلك الرسمة دليلا قويا لمن يصل إلى هنا ثم صمتت فتحدث خالد وقد ظهر اليأس على وجهه لمعنى أني لازم أنتظر تاني يوم زيكولا واخرق يوم فتح باب زيكولا وقدر لمخرج السرداب من خارج زيكولا فضحك أيان هذا مستحيل صديقي فرد خالد وقد تبدل يأسه إلى توتر لماذا؟ فرد اياد إن الأرض ممهدة داخل زيكولا وهذا نتاج قرون طويلة من عمل أهلها لكن خارجها خارج هذا السور، تختلف الطبيعة عن هنا كثيرا إن زيكولا هي غرب عالمنا لا توجد بلاد أخرى في هذا الاتجاه الغربي أو على جانبها الشمالي أو الجنوبي إن جميع البلدان توجد شرق زيكولا فقط لم نسمع يوما عن أحد مر بجانبها على الإطلاق ويقولون إن الأرض بجوارها تختلف ما بين الجبال العالية والكثبان الرملية والرمال المتحركة هذا يعني الهلاك لكل من يفكر فيما تفكر فيه لم ولن يمر أحد بجانبها ثم جلس بمكانه وأكمل لهذا لا تخشى زيكولا أي هجوم من البلاد الأخرى سوى اتجاه المنطقة الشرقية والتي يحميها سور زيكولا القوي ثم صمت وتابع مجددا وجود الرأس خلف هذا السور لا يعني سوى شيء واحد أنه قد حكم عليك بالبقاء هنا طوال حياتك فظهر الغضب والحزن على وجه خالد ونظر إلى أسيل أخبرتك أنني حين أجد الرأس أبحث عن شيء جديد كنت أعلم هذا إنها دائرة ادور بها ليس لها نهاية ثم جلس ووضع رأسه بين يديه لابد من وجود حل بد. ووضع يامن رأسه بين يديه والآخر وحدث نفسه الباب أمام الرأس حتى سيل ظل تتحرك جئة وذهابا وتحدث نفسها عليك أن تكملي تفكيرك يا اسيل معرفتك للرأس ذاتها لم تكفي إنك من أذكى أذكياء زيكولة لابد أن تجد الحل أما ياد فظل ينظر إلى الصور ويقلب نظره بين أركانه حتى نهض خالد وأشار إلى الصور لابد أن نخرج لن أنكث هنا وألم أن عودتي إلى وطني خلف هذا السور ثم نظر إليهم ان الكتاب يقول انحت في الصخر هذا يعني شيئا واحدا فسالته أسيل ماذا؟ فأجابها أن انحت في السور ذاته واعبر إلى السرداب عن طريقه فضحك يا من وعيات كثيرا وتحدث ايات ساخرا تنحت في السور ذاته تريد أن تجعل مخرجك من زيكولا سور زيكولا ذاته فرد خالد في هدوء نعم هل يوجد حل آخر فأجابه اياد إنه ليس بالحل يا صديقي إن فكرت في ذلك فلن تنتظر يوم زيكولا حقا لأنك ستبطل على الفور ألا ترى هؤلاء ثم أشار إلى مجموعة من الجنود يسيرون في صفين ويرتدون دروعا ويحملون سيوفا بأيدهم إنهم حماة سور زيكولا لا يفارقونه مهمتهم فقط أن يحموا هذا السور ثم أخذ نفسا عميقا وأخرجه هنا في زيكولا ربما تقتل كي تعيش، تسرق، تسرق كي تأكل، تفعل ما تشاء، إلا شيء واحدا، فقاطعه يامن أن تخدش صوره زيكولا. ثم أكمل إياد، ربما نقش صديقك صاحب كتابك تلك الرسمة وقتلوه، فتحدثت أسيل، خالد إن صوره زيكولا أهم رمز هنا، حتى ان تركك الحراس تفعل ذلك، فلن يتركك أهالي تلك المنطقة، إنهم يؤمنون أن سورة زيكولا من أسرار قوتها ولن يسمحوا لأهد أن يقترب من قوتهم ما تفكر به محال يا خالد محال فصمت خالد ثم صاه إيه الحل؟ هل ستمنعوني إن فعلت ذلك؟ فصمتوا جميعا حتى ابتسمت أسيل أنا لن أمنعك يا خالد ثم ابتسم يامن وأنا أيضا بالطبع لن أمنعك لكن هؤلاء الحراس قد وضعوا خصيصا لحماية هذا الصور ولن تستطيع حتى رشوتهم فصمت خالد ثم نظر إلى أسيل كم ستبقين في المنطقة؟ فأجابته لدي الكثير من العمل هنا ويكفيني أن أعمل هنا سأبقى حيثما أشاء وأنت فأجابها لن أعود إلى المنطقة الشرقية مجددا سأظل هنا حتى أخرج من زيكولا. ثم نظر إلى يامن فابتسم وأنا أستطيع أن أجد عملا هنا ويكفيني أن أنظر بجوارك وبجوار الصديقي ياد حتى تحدثت أسيل مجددا يجب أن نعود إلى المسكن الآن حتى لا يرتاب هؤلاء الجنود بنا وهناك نستطيع التفكير بعد أن نتناول طعامنا فنطق خالد حسنا عاد خالد ويامن واسيل إلى المسكن المخصص لهم وصاحبهم إياد ثم تناول طعامهم الذي أعده مضيفهم حتى انتهوا منه فجلسوا ليفكروا من جديد ونطق خالد يائسا وصولي للسرداب من خالد زيكولا مستحيل ووصولي له عبر سولي زيكولا مستحيل ثم زفر زفره قوية وصمت حتى ابتسمت اسيل ستجد الحل يا خالد لن يضيع تعبك هباء وابتسم يامن نعم يا خالد ستجده لقد قطعت شوطا كبيرا بد أن هنالك حلا ثم نظر إلى إياد يا صديقي إنني أعلم منذ صغرنا كم أنت بارع في إيجاد الحلول فكر معنا فأكمل خالد إليه فكر معنا يا اياد إن وجدت الحل سأعطيك من ذكائي ما استنفدته من تفكيرك فابتسم اياد حسنا سأفكر ولن أتركك حتى أجد لك حلا ثم صمتوا مجددا وكل واحد ينظر إلى الآخر لا يجد ما يقوله وأسيل تنظر إلى خالد تخشى أن تقول أنها لن تجد حلا حتى لا يزداد اليأس بقلبه ويامن يضرب برأسه ويحدثها فكري حتى نهض اياد علي أن اغادر الآن فساله يامن مندهشا أين تذهب؟ إن الشمس قد قاربت على الغروب الآن سأترككم وأعود إليكم لاحقا ثم نظر إلى خالد أتمنى أن أعود فأجدك قد وصلت إلى بابك ثم غادر وظل ثلاثة كما هم يفكرون والوقت يمر وخالد يقلب في كتابه مجددا يود أن يجد شيئا يصل به إلى سدابه ولكن دون جدوى حتى حل الظلام وانيرت المنطقة الغربية وبيوتها بالنيران فنظر خالد إلى اسيل عليك ان تذهبي الى حجرتك الآن لابد ان تنالي قسطا من الراحه ثم نظر إلى يامن وانت ايضا يا يامن خذ قسطا من الراحه لن يفيدنا اجهادنا اليوم لقد تعبنا بما يكفي سنستريح الان ونكمل تفكيرنا غدا فسالته اسيل وانت ستنال راحه فابتسم خالد لا سأظل افكر لن يغمض لي جفن وراسي يفكر بذلك المخرج انه مصيري يا اسيل فابتسمت حسنا وأنا ساظل أفكر معك فنظر إليها أنا لا أريد أن أزيد من تعبك اليوم أعلم أنك تريدين مساعدتي ولكن لديك عملك غدا ولا يجب أن تخفليه يجب أن تظلي طبيبة الزيكولة الأولى فابتسمت أسيل وكادت تتجه إلى حجرتها حتى دخل أياد فسأله يامن على الفور هل وجدت الحل؟ فسألهم أن يجلسوا ثم نظر إلى خالد حين خرجت من هنا اتجهت إلى حيث كنا بالقرب من سور زيكولا ثم صمت وأكمل لم أجد لك إلا ثلاثة حلول. فنظروا إليه متلحفين فأكمل الحل الأول أن تظل في زيكولا طوال عمرك الحل الثاني أن تنتظر حتى يوم زيكولا وتخرج إلى مصيرك وتحاول أن تصل إلى باب سردابك وهذا يعني هلاكك أيضا فصاح به يامن غاضبا هل جئت لتهزأ بنا؟ نحن نعرف ذلك فابتسم اياد انتظر هناك حل آخر فسأله خالد متلهفا إيه هو؟ فتحرك اياد وجلس بجواره وتحدث بصوت هادئ أن تعود إلى بلدك قريبا ثم أكمل بعد صمت بره، لكن بعد أن تفقد الكثير من ذكائك فسأله خالد ماذا يعني؟ فابتسم اياد وقال حسنا تعالوا معي بعدها خرج الأربعة مجددا من دار ضيافة الطبيبة ومساعديها يقودهم إيهاد. حتى وصلوا إلى حيث وقفوا منذ ساعات قليلة أمام سور زيكولا، والذي قد لمع مع انعكاسات إضاءة النيران القريبة منه وجعلت من ضلعيه وزاويته منظرا بديعا كان لينال أعجاب خالد لولا انشغاله بمصير خروجه ثم نظر يامن إلى اياد وسأله كيف يخرج خالد من زيكولا؟ فأجابه اياد انظر هناك ثم أشار إلى بيت من طابقين يبتعد قليلا عن بيوت المنطقة الغربية ويقترب من سور زيكولا لا يفصله عنه سوى مئة من الأمتار ثم أشار إلى الجنود المتواجدين أمام السور وسألهم أن ينظروا إليه أيضا فاندهشت سيل أنا لا أفهم شيئا وتبعها يامن وأنا أيضا وخالد ما زال صامتا حتى أكمل اياد حين تركتكم جئت إلى هنا ووقفت كما نحن واقفون الآن ولم أعضى أمامي سوى أن يخرج خالد إلى باب سردابه خارج هذا السور مهما كانت التحديات حتى اصابني العطش فذهبت إلى ذلك البيت ثم أشار إلى البيت مجددا وأكمل كي أشتري منه كوب ماء وهناك فوجئت بأن ذلك البيت لا يسكن به أصحابه الآن يعيش به خادمه بمفرده أما أصحابه فهم من التجار الذين يبيعون بضاعتهم إلى المدن الأخرى غير زيكولا، وخرجوا يوم زيكولا السابق ولن يعود إلا يوم فتح باب زيكولا مع يوم زيكولة فقطعه خالد أنا لا أفهم شيئاً ماذا يعنينا كل هذا؟ فأجابه انتظر أنا أعمل في تلك المنطقة منذ سنوات عديدة وعلم جيداً خفاية تلك المنطقة وأرضها سأخبركم سراً نعلمه نحن من نعمل بتكسير الصخور هنا إن العمل هنا في تكسير الصخور ليس بصعوبة العمل في المنطقة الشرقية إن الصعوبة هنا تكمن في الطبقة الخارجية من الأرض فقط اما إن تجاوزت تلك الطبقه يكون الحفر بها وتكسير صخورها ليس صعبا على الاطلاق فلما دعينا خل...